ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقوا ناسا أما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا تهو وهو السميع العليم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 فَإِذَا أَوُذِيَ إِلَى اللَّهِ يَعْلَفُ ثَنَةَ نَافِكِ عَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيَكُونَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَنَ النَّاسِ إِلَّا وَلَا يَعْلَمُ مُنَافِقِينَ وقال الذين كفروا للذين آمنوا التبعوا سبيلنا ونحن من خطاياكم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مما أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون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 وَإِن تُكذِّبُ فَقَد كذَّبَ أُمَمٌ من, مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ أَو لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِي اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ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 ومعلكم من دون الله مولى ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يعيشون الرحمة وأولئك لهم عذاب أليم. أذب الله الشيطان رجيم في الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا هنا ألف لام ميم في باقي الحروف يعددها لبيهم طرآن هذا مكون من من هذا الحروف من حروف يعني اللغة العربية هذه يتكلمون بها العرب وجهب هاي أيضا قلنا للتحدي عندهم من الحروف من لغتهم وما يستطيعون أن يأتون مثلك فنا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هذا لا يعني يعني ما يعني ما يمكن ما الإيمان إنك يشهد الله إله إلا الله وإن محمد رسول الله وتسبر لك الأمور وبس باحتاج لك حاجة تجربها مثلا جلبيين دينك هل هل هناك إيمان أو لا هنبي يعني بنلاحظ كثير من الناس كما سبرت الأمور وجاء دخل مع المسلمين لأن الأمور بطلح لهم مع المسلمين أكثر لكن ما قدوا إيمان ما هو هذا الإيمان الحقيقي ولا يمكن والله ما هم يخلي لك كذا بقى يحتاج يجي لها إيش يجي لها ابتلاء حتى يبين موقفه فقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون عند منهم بايس يتركهم ربي ولا ولا ولا يجي لهم أي ولا يعني ولا يجي لهم أي مشكلة ولا يجي لهم أي فتنة أو يعني أو أي امتحان إذا قالوا آمنا وبس لا ما هو كذا قال ولا قد فتننا ولا قد فتن الذين من قبلهم قال ولا قد بحرف الله أن يقسم ولا قد فتننا الذين من قبلهم يعني الأمم السابقة فلا علمنا الله الذين صدقوا ولا علمنا الكاذبين لا يعني لاحظ كيف يقول لا يعلمنا النار يقسم الله أنه با والله عالم بكل شيء بما كان وما سيكون إلى يوم الدي يوم القيامة عالم بكل شيء حين إذن هنا وشي خبرنا أنه با هنا أولا المراد أنه يخبر حين يقول با يعلم أعمال المنافق وأعمال المخلص وما أراد بأخبارنا إلا يعرف يعني العلم هنا أراد أنه با يحاسب على كل فلا على حسب عمل، لأن أحيانا بيستخدم العلم بمعنى يعني إيش؟ وقَدْ سَمِنَهُ الإِخْبَارُ بِأَنَّهُ سَيَأْشِهِ عَاقِبٌ، وأيضاً عشيها معنى إن الله بايمتحن، بايمتحن حتى يبين الآه، الذي ما الذي ما هو مؤمن صدق؟ ما بقول؟ الظاهر حتى على كل يعني أنا عنجه على الجماعة هو يعني يقول الفرد بيلدو كذا، لأنه حتى إيش؟ لا يعلمن الله الذين فتقوا كل من الذي فتقوا والذي ايوه لا يعلمن الكاذبين كان بايع لكل واحد يعني ما ان احيانا يدخلوا الجنه يدخل واحد في الدين وتكون المصراحه اللي يكون مع في هذا الدين ولجهم منبوذ وجا وصالحه تتوقف حتى فقال الله با يجي له موقف يبين فيه ما هو الضروره عند الناس يبين فيه عند ربي يعني يتميّد إذا هو إيمان ثابت ولا يخارف أي شيء أوام الله الصدق, الصدق يعني يقول للم آمن نعم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا تمام في, في إيمانهم ولا يعلم الكاذبين أذي ما باللغش يستبعوا المصالح أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون فأنا قال بل أحسب الذين يعملون السيئات ذي بيفعلوا المعاصي عند من باهوتونا يعني حتى يعني حتى ما بيبارع انتم ما جه دلان اه يسبقونا ان يفوتونا ما نستطيع إيش عقابهم شاء ما يحكمون يعني هذا يعني ما أسوأ هذا الحكم انهم عندهم من باه يهربوا من ايش من من, من لقاء الله ومن عذاب الله من باين جو من عذابه شاء بيقولوا يعني كان في شاء يعني ما أسوأ هذا الحكم لانه بايرث لهم عذاب يعني جهنم جهنا فيها ده من أسوال أحكم يعني يعني الحكمهم هذا ساعة ما يحكون من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لا أثر هلك الذي الذي يرجو لقاء الله يعني هم تودجهم ريا النبي والنبي النبي الذي ربي والنبي جاء هي أيام السابق والقبل فإن أجر الله لا أثر فأنه سأصل النبي أجر الله يأتي بعدها يجي بعدها يعني لادي ربي يعني فإن فكان له قال قالوا إن من كان يرجو لقاء ربه فإن لقاءه هو لقاء. لاثم ما بالله عبر عن لقاء الله بقوله فإن إيش أجل الله لاثم لأن حين جاء أجل الله باي لادي ربي يعني فوق في يعني فوق بايحصل بايحصل يعني إنها فقدوا يعني فقد نجح وقد ربيح لأنه لابد لا بد أن يحصل هذا ويأكد هذا هذي هم تواجه فهو بايحصل هذا الأمر وضي الحنفة. إذا جاء ذلك كذلك لا إذا انت يعني ذي هوات هو يعني منتظر أنه بقي يوم السابقاء فهو بايحصل السابقاء وبيجير وبيجي وبيستفيد من من الإيمان هو أوه ما كان يرجو فإنه سيكا ما قال ما قال من كان يرجو فإنه يرجو من كان يرجو فإنه سيأتي يعني فدوا فكر الواقع انتظر الله انتظر الله لا لا ده ده معنى اخر ايش تقول عجيب ومنتظر ان الله شو واحد هو اثاب اثاب لانه لانه بايلادي اكيد فانها سيحقق هذا اللي قال فعليه معنى آخر سهل ما بلا يقول لك ذر هنا من كان يرجو لك الله فإنه سيحصل لا, لا شك في ذلك أشتيب أبي جميع, جميع إيه غير مبدع فليعمل عن أراضي الصالح فإنه جاء الله يحافظ ولكن الشي واحد يفهمنا الكلم ما بلا يفهم ما بلا ما... لا في ذيك معنى لا على معنى وهنا يقول لك أبي هو اللي هو يرجو إنه بايلاج الله فو بايحصل لا شيء كفيه فإن أجر الله لا ياتن وبرجع إيره الباء يرجع إيره من كان يرجو قال الله باي منها انه بايعمل وأجر فإن أجر الله لا ياتن فإن أكيد انه بايجع قبل أن ييجي الله يعني ما ما بغرته من كان يرجو من كان يعتمد بأنه سيلاج الله فإنه سيحصل ذلك لا شيء يعني فكانت أصاب وع وإيش أصاب الحديد كما قال يرجو فإن أجل الله لآتن وهو السميع العليم الذي يسمع كل شيء ويدرك كل شيء فبا على كل شيء ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالم أيضا من جاهد مما أن تكون معنى العام الجهاد يعني نجاهد نفسه وجاهد في كل أعماله يعني جاهد نفسه وجاهد الشيطان ما ما يرضى للمعصية تدخل إليه ولا يقصر في واجب أو الجهاد فيه يعني القتال في سبيل الله فقال من جاهد على فتنه على فتنه الذين المجبلين وشان يقول معنى الكادر لا نوع نوع حتى على على السياق لأن الفتنه قد تكون فتنه بالقتال قد تكون فتنه بالقتال فذي جاهد بجاهد نفسه لكن قد تكون الفتنه في غير القتال لا لا لا ما بيقدر تعبيره في هم بيفسر بيفسرها, بيفسرها يمكن المرتبة فسرها هناك فسرها قلتنا هنا بالقتال لكن و... لكن ولو ان الظاهر ما عام نديش برجي لاحظ امتحان في اي شيء مهما بلا في القتال جي شفنا القتال والله لو بلا امتحان في مال ولا فيها يعني في يعني خسار مادي ولا في اي ويرجع يبين موقف واحد في باصبر فمن جهته فانما الجاهد ينسئ يقول اشتهى الله يقول من عمل اي عمل صالح ثم قاتل في سبيل الله ولا اي عمل ولا كافح نفسه وكافح الشيطان ويعني تورع عن المعاصي واستزم بالواجبات هذا العمل كله له ما هو الله اللي بيستفيد منه إن الله غني على العالمين ما هو بحاجه في أعمالهم ما هو إلا الا لا لا يست... اي لا، إنه بيعنفع نفسه. بسارة وبيعنفع نفسه. لو لو لو فرض لا، لو فعلنا لا بيحصل لو ما مستفيد منه حاليا يعني لو بيبتل هو العمل ذا له، النتيجة له. ما النتيجة؟ هو من جاهد فإنما يجهد نفسه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن عنهم سيئاتهم، ولنجد ينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولو جاءوا فدر ثكبوا معافيه منها وعاشوا آمنوا واستقاموا وعملوا الصالحات باي كفر آية ربي عنهم سيئاتهم هنا إذا نكفر عنهم سيئاتهم إما نعملها يعني بعد ما يكوفوا منها ولا نقول السيئات يعني الصغائر يعني ذي بي من عمل الصالحات وبيجيب الصغائر ما تبيها ما تبي يعني ما تبي أكيد أنها بتدخل جهنم أو أشياء يمكن تنقفي الله عنها فقال. لا إجراء الكفران عنهم سيئاتهم. إذا التكفير السيئات، إما تكفير السيئات عن الثغائر، ولا جيتاباروت يكفرها بعد ما يتوبر. لأنها تتقال ما الذي يعني بأفعل مثل الزنا، مثل تاجام مثل الأكل، أموال الناس. ما هم سابر يكفرها ولا سابر عفية عنها إذا إلا إذا إلا إذا ثاب الإنسان. عنهم سيئاتهم عند مايج بعد ما يتوبر. ولا نجدينهم أحسن الذي كانوا يعملون، وبنجهم. أحسن أعمالهم يعني خلاص ذيك الأعمال السيئة ما عد إحنا مجادين عليها إذا كان الإنسان قد أخطأ وقعد فعل معاصي وتاب إلى الله ورجع إلى الله وعمل صالحا فيبي كفر الله عن السيئاته يعني خلاص فيبي غطيها فيبي غطي الله يعني باي أولاً باي كفر السيئات يعني ما عد ذاك لها فيبي أولا فيبي كفر عن السيئات يعني ما عد ذاك لها وهذا يعني نعمة ما عد يعني ما عد كل واحد فضائحه إذا قد أيه إذا الإنسان استقام وتاب إلى الله من المعاصي واستقام في حياته وأعملا وعمل صالح، فالله بيتكفل يعني يغطي السياح يعني ما يبديهم منها مثل شاء الله ما جاهي وبيجذهم على أحسن الأعمال ما هو جاهدهم على السياح اللي عنده ما عندهم حاسب لها يجي ولا نجي أنهم أحسن الذي أحسن أعمالهم يعني بيجاهدهم على الأعمال اللي جاهدهم في استقام فيها تأنسال للواجبات فيها ترك للمحرمات فيها فع يعني فعل في المندوب فيها ترك المكروه باجازه أما على الاشياء السيئه قد, قد قال خلاص لا يكفرها مع الاجازه معها لا وش ما هو ضروري يقول خلاص انا حتى يعني ان بايت الأشياء هذه هذه احسن اجازه عليها مثلا على الافعال المباحه هم مجازه كانه انه الحين لو قال يعني بيعمل الانسان اعمال مباحه الله ابعد المندوب قال ما يعني اكو قلنا جماعه ما صاروا يعملوا مرجها يعني ما ما حدد شيء هنا لا احسن اعمال فخدمه احسن الذي لم يضبطوا هنا لا لا قلت لك هذ ما لا لا. ما في الشرع قلنا لك قال قال ابي بدر الدين هنا يفسر أحسن الذي كان يعمل يعني ايجادهم على الاعمال التي هي أحسن وهي الافعال الواجبه والمندوبه والوتركل محرمات والمحرمات يعني إنه يعني لهم معنى ما في للسيادة يعني ما عده ما عدهم جاديلهم على ايش أحلى. أحلى. أحلى. <تصفيق> يعني ما عدهم جاديلهم على السيئات ولا على الأشياء الباها ما يدخله هاد يا له لو لو ببلغ واحدنا واحد نعمار يجيك ربي بيجا يد him عليه إيش تيجا <تصفيق> him عليه خلاص إيش ناس يعني تطلع <تصفيق> عدد الوعد يعني ما ماله يجدين اكثر أكثر يعني ما قال اننا ناتي جادين على شيء واحد منها الاثاب الجادين معناها ادد مجاديلهم على كل عمل فله مندوب ولا واجب ولا ترك حرام ولا ترك مكروه جاديهم على و اما على شيء يعني السيئات هذه دي كتابوا منافق ما عليه ما عندهم مجاديلهم وكذلك الاشياء ما هي مجاديلهم مقابل لا اي قاعدين جماعه في حد لا قال سهل, سهل ما هو بالضروره يدخل بيصبر أحسن <تصفيق> يقول احسن ولا ما يدخل في بالضبط لا ما دخلها جبيب وقال انها خير لهم من كم من مره نزلنا خير لهم قال ووصينا الانسان بوالديه حسنا وإن, قاله وإن جاهدك قال وصينا الإنسان يعني التوصية قالوا معناه وصينا يعني أمرنا أمرناه بالوالدين حسنا لكن ربما يجو عبده في التوصية وصى قال إذا ما اختاري معناها أمر أمرناه حسنا لكن عبده يفهم من التوصية إن المقصود إنه يقعد هذا الأمر على طول مثل ما يكون وصية يعني يعني لو جاب الأنبياء وأمروا بهذا الشيء فإنه يعتبر وصية يقعد على طول حتى بعد موت الذين يأمرون نعم وصين الإنسان بوالديه حسنا وصين ان يحتن اليهم ويعاملهم معاملة حسنة وان يرفق بهم وان يعني ايش يعني يوفر لهم يعني حاجاتهم مهما كان والده سواء كانوا لو لم يكونوا مؤمنين وذا الا احنا شو هايتها من بعض الناس يعني بعض بيقعدوا يقولوا يتعلم ولا بعض مش عالمين فما رأى من أبوه حاجة فع ففعل شيء فسر ولا لا قام يقطعه ويحاربه ويقتل فيه ويسوي في عاده لقينا فعل فعل سيء لا قال يعني المفروض الله هو مشرك رفس هو ذا قال في الآية هو إن جاء هذا كليته كبيرة ما ليس لها تبيع فلا تبيعها ما بس يعني ذولي هذي احنا بنتكلم عيبين لكنهم داخلين حتى المجلس قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا يعني ول... وذا قالوا الوالدين ذا قالوا, قالوا جاهد يعني فعلوا كل ما يستطيعون لك تدخل في الشرك وأنت قاومت أنت بكل ما تستطيع حتى جاهدات عن كل واحد يعني فعلنا أشياء من أثنين يعني يعني مفعل قلوا فحاولوا بكل ما يستطيعون هي تدخل في الشرك وأنت بتحاول بكل ما تستطيع إن تتركهم مع ذلك أنت مصاب الحزن لكن في هذه إنك تفعل المعصية فلا لا صحيح في هذه المعطية إذن مع الحسن والإحسان إن المفروض أنه يبقى ولو كانوا حتى مشركه وإن جاهدك لتشرك به ما ليس لك به علم وش يعني ما ليس لك في علم؟ يعني تشرك بي شيء ما هو موجود مم. يعني تشرك به يعني تعبد إلى آخر معي لأنه ما تعلمه يعني ما ليس لك في علم يعني ما بشير أحياناً عبر بعدم العلم عن عدم الوجود مم. يقول ما ما ما بيعلم شيء يعني ما معني ما بشير لا أقطع فائدة لأن لي بيركوب يركوب جماعة. أقطع فائدة لأنهم داري. لا داري ما هو. ما بشيء يعني ما به أي دليل على. <تصفيق> يعني إذا جاء على خلنا نشارك بآلة أخرى فايش فلا ترفعها ما بل إنه ذل بديه سعبي رحيب بيع إنه هذه الآلة الأخرى ما بها أي دليل ولا بها أي شيء تدل عليها بل الدليل كصدى خلافها أما بهذا إذا, إذا أمره بالمعصية. فلا تقع ما في اي طبيعه علم الله هذه قلنا في علم الله هذه ونبي و علم الشخص ما ادري يا ولا... يا اذا خالف هنا نقول ما ليس لك به علم يعني اذا جاهده وحاولوا فيك انك تاش... تشرك بالله انت تشري تبي ما ليس لك به يعني تجذبك الى اهرب وانت كذا وعبر عنه بقوله ما ليس لك به يعني لانك داري ان هذا ما هو بشيء ما به أي دليل عليه هذيش إنهم إنه ان ذي بيحاولوا الحين يحاولوا يشركوا في الماء بأي دليل ما أذلوا أضعافنا ها قال فلا تطيح مع لكن ما معنى هاي قلنا لكم عدل يعني عدل نس في نسب السسياد عدل إحسان مطلوب قالوا انها يعني واحد سلم وذهب الى يعني هاجر الى المدينة وامه كانت كافره ورجع حين عرفت أنها سلم قالت حلفت أنها ما تجلس تحت ظل ولا تأكل لقمة ولا تشرب يعني ولا تشرب يعني قطرة ماء لما يرجع منها وقعدت كعبين ثلاثة أيام راح ولا وجاء راح يدعونها إني إيه يرجع هو حاول يرجع, يرجع يلي إيه هذابا يخبر يعني ما يستعمل معها سلوبي يحاول يستلك هاي يسوي معها شيء يحاول بأي طريقة ما تترك هذا لكن لما أنه يدخل في يكفر في هذا لا. هذا ما يعني لا يفتح ولا يجب يعني كأنه السبب في مثل هذه الآية لا ما لا ما قالها رسول الله إلا أنه عادي بايد خسر قالوا أنه جاء يوحي يشتوي يقنعه قال له أن الإسلام أمر بضر الواردة ومه جباه همه فهي منطقة الله فجي واسيها ورجع سوي مردة واسيها ولا حاول السركة سوي لها فرجع رجع. لكن لكنه رجع ورجع قال فرجع لجرس العالم قال فلا تطعهما إلي مرجعكم قال أنتوا فترجعوا إلي أنت ووالدك وكلهم يعني أنا اللي بحاسب و والي مرجعكم يعني يقولوا تقديم إليا ما قال مرجعكم إليا بيقولوا جلال حاسب يعني ما لا أنا برجع ترجعوا إليا أنا ذي بحاسب وعاقب فقط ما عاد بحاسب غير فانبئكم بما انتم تعملون شنتبهوا راقبوا أعمالكم مع اولاد مع اي والديكم كان مع الوالدين راقب ايه راقب وانا عارف كل تعاملاتكم معهم لأن احنا قلنا لكم بعضهم يتعب من والديه وما احنا يقولوا يامروا بشي فصل ولا شي قالها خلاص ونفر عنهم ولا عد يعني بعضهم يتابعهم ولا يسوي شيء مثلا عاديهم قال ها لا فقال إذن أنتم باتر جعوا إلي وانا أخبر لكم كل أعمالكم فستنتبهوه من الآن ولا مثلا منه عليهم وقف ذكر هناك يعني ها قفتني أيضا من الأسكن ها وهي بس برجع أيضا نلفتنا لأنه بي أحيانا بغضب الإنسان ولا ما يستور ولا قومت عند يكون بيقول متعال يا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخل النعم في الصالحين قال لكن ذي آمن وعمل الصالحات بستمد عليها يعني على الإيمان لندخل النعم في الصالحين يعني بعند خلهم في الصالحين والصالحين بيجون في أيه في الجنة لما بكون معهم في الجنة وكان من الصالحين كذي هذا يعني ثمرة اذي ترجىها الانسان بايه الامن اللي كان بتمنى اذا انمي الله ترجع اي على الاه انه يجعلنا ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا اذي هذا احنا قاعد بقول لك قال لك فتنه حالا اللي بين الناس قال ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا اذي بالله تعال فتنه الناس تعذب بالله قال بعض الناس دي امن بالله ويدخل في الدين وذا لكن كما قال أي مشكلة يجي دخوله في الدين، ترك الدين وقال خلاص ما هذا؟ هذا تفيدنا في الضغوطات زاي على بعض الضغوطات، بعض المغرض زاي عليه ضغوطات نقوله غير موقف شرعي ولازم لازم، فالمفروض لا يغيره ما ما كان، في ذهن فذي هو ضعيف الإيمان ما بلا بيدخل المسرحه، ما بيجي دسته ما بيجي إيمان صدق اتباع لما جاء بهلا، في أي حاجة تجي وقال مانا ما مع السبر باحتاجي تقوله كذا يعني با يسرلك لك منهج فقارف انه غلط وانه يعني ما هو صواب هذا منهج نقول ليش نجي من مثل الإمام أمسلها باتوت ولا انه خايف لا يجي فبأ ولا ندريك يعلم نفسه قالها ما هو نابع. هذا يعني في على ما في إيمانكم قال ومن الناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أوذيه الله جعل فتنه الناس كعذاب الله يعني المفروض اللي يتلهم عذاب الله اذي المفروض عليه بالله ينهاك انك يعني تلتزم ولا تتاثر بهم و بيجعل هن باشغلوها الناس بيجعلهم ذلقت وعذاب الله يعني يعني تمام يعني بيجعلها يعني لا تاثر به بيعمل بهم ذلقت وعذاب الله والله نبي شيء ما يصير والله المفروض عذر الله يعني إحنا هنا إذا بشيء أي شيء المفروض المؤمن بعد عذر العذاب الله يتركه ما ما كان وهو ذاك بيضار بيبطل قل لا يشغلهم ذلك ذوباء عذاب في جهنم يعني إنه بيستدم جور في موضوع هو انجل ما ضروري موضوع ملايا في كل شيء كل شيء أنا بس في الحين لا تقولين جالس من ربطه لأنه عندما يكون لي لا هو هيشتدي الحين لا تقولي والله جاء ضرب كبير على الناس جاء ودوه مستفز ما عليه هالشافه السال والله جاء ضرب كبير على الناس آه الله يبين مزيد مزيد. مزيد. والله يبين لك الله يبين لك نداء في الواقع ما دخل في الدين الله مسألة براءة مفرحة الكلام المفرحة الكلام في الدين في جاء الشغل أولاه يقول هذا غريب وإذا جاء وال الغلبان مثل مين وإذا قال هذا نعمكم ما بلاء يومنا كذا هو يصير مثاله وإن ما يصير ما هو مسألة ما مسألة إذا ما مسألة جناعة في دخل في الدين فإذا لكم من الناس من يبونه بيقول يعني ما هو جناعة صدق ما بل إنه بيقول كذا ويشتى فالوضع مصلحة فإذا أودي في الله يعرف الناس الناس كعذاب الله نسي الله نسي الناس كعذاب الله ما كان على هذينها عزمن على هذا، مثلاً مجرد نطلع في الأمر، كده غراس، رجيم هذا. هني يحب يرجع. يعني جعلها جعلها, جعلها. جعلها, جعلها مبرر هم برد، شيء نبرد. جعل فئات الناس نبرد له، مثله على بالله ما بعض مبرر هالج جعلها هم برد له، والناس بعضهم بيقول، مثلاً باي قطعوا عليها مرة، سنة. باي فا إذا باي حفوا عليها عمل، باي جيلي مثلاً باي مثلاً باي يطردوني من بيتي، باي لي كذا، باي كلها واتكد مبرر مثل لاقدوم مثل عفاف جهنم انه ينقال له ساهي انظر ما عذاب الله هذه قدات صحيحه عنده والله مو ذي في شيء نعم في كل شيء في الواقع هذا حامه في كل الأشياء يعني لو ما بلا يتخذ موقف مع يعني في, في يعني يغضب الله ولا ما يغضب الله هو والله, هو. والله هو عذاب الله اللي يوصل في المؤمنين عليه مثلا لا عذاب الله يعني عند قدوم مبرر له قلنا لك البعض بيقول كذا سويه ذل ذل ولقينا مثل لا ي... لا, لا يقطعوا عليك المادة. قديم على المؤمن اللي عمل من قلما عذابه. هو يعني. طرف على القبر. طبعا الإنسان بين قاته المؤمن اللي قل من عذاب الله هم برد كبير حين يمتنع عن حياة ولا حين يفعل حياة ولا إلى ذي. وذاك بيجعلهم بردش ييجي على ال فتح يعني فتح خوف مثل الناس بيجي على مبرد له. فتح فتح فتح وردأ قال ولا إن جاء أنا من ربك يعني ما عاد شغلوا هالناس وتحولت الأمور ما عجبت من الناس تحولت الأمور وقد مثل حسيم ها يرجع يرجع قال ها لا أقول أننا إننا كنا معكم إحنا معكم ما بالله جابنقول يلتفهم ما إحنا في الواقع إحنا معكم قال أولي الله بأعلم بما في صدور المؤمن يعني أشتي أول يقول لك هذا في الواقع يعني هو إيمانه ما بالله ما هو إيمانك وعند إنك هذا بيغارض على غارض ربي أو ليس الله إيش بيعلم بما في صدور العالمين ما هو ذي دار بالعالمين جمع بالناس جمع وش إيش وش بما أرهم وش عراؤدهم من صدقه هم من صدق فلا أي يحاول يغطي على الناس يقول عادي مؤمن ولا ما مؤمن هذا ما بلا الظاهر الناس تبين يعني ما هي مبلغ مثلا لا لا مثلا تمحيص له من بأس بقول جيد، من يقول ما فيد يعني ما ما بيخالف، آه ما إنه ما بيخالف، فويس بقول أنا بصلي بيصلي ويصوم، ويسوي مثل الناس وبيجي للخات، تقل. ب... ما تقلق، لكن الله جهاي ينصرف، فرببي قال بعتله، وأنه آه ولا لأن ما لأن إحنا نستمر كذا ما معاقب ربنا، ربي هو غير ما مثلاً يقول يقول إنها مثل هذا، أدي ما هو إيمان صدق. ما بلقده كذا وبيعمل ثيال ولو ولوك بيقول يا ربي ودري بس ما تبى شيء مخالف هنيا بس يجي شيء يرجع اتجع يرجع يتعذب عليه ولا أيه ولا جه من الناجي بسببه والله عملنا الله من الله هو اللي عملنا الله يعني برجع يجي على الحين قال لا عملنا الله الذي نتقبله العمل من الناجي بيقسم يعني انه باي دي حاجة تتميز فيها إيمانه فالإيمان ايمان مخلص او لا نوقف مضاربه إيه قال ما علمنا الله موجود شاكر ما ما أي واحد ما ما بخلصه إنه بعلم قلنا له لا علم الله يعني لا يصلح أن يعني قال قلنا له قال لا علم أن الله قال فاد الحين قلنا الله فا يعني إنه فاعادب العلم هنا المراد إنه فاعادب العلم من الله لا لا إلا إلا لا لا لا خبر لكني خبر انه باقلم بيقول يقول ان الله بما تعملونا خبير ولا ان الله كذا ولا خبر ايه, إيه أنا لكن ما بيخبر لنا كذا هل يجي ندري ايه لا بس باقيتهم بجن قلطة ولا بجن ايه واه يعني انه كل شيء مسجل وبي حاسبه حيثان العلم راج به انه عز انه الوعيد الوعيد بالعذاب ما. ما هو ما هو ما هو يقول لا يعلم ان الله انه بي يعني في يو يا مريم انظر الفعل لا ما قال ما ادري شو ما فقال لا قال ولا يعلم من الله الذين امنوا ولا يعلم من المنافقين قال ولا يعلم ان الله الذين امنوا يعني يعني وما نعرف معنى العلم التاجي لا ما في حاجه ما في حاجه لكن ماهم عاقب الله عليه ماهم عاقب الله عليه لا أي ما أتحدث لا لما رأى ما رأى يستخدموا استخدموا العقودة يلي بيلا يبين بإيمان أو لا فلناشر ما يدروه نعم قال وقال الذين كفروا للذين آمن اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم حاملين من خطاياهم شيء قالوا كان المشركين بيقولوا الأصحاب هم الذين دخلوا في, في الدين ويقولوا ها ما يبدأ وما بشي علاب ولا بشي حساب ولا عقاب ما بلاد يحفل عليهم وإذا بشي حساب ولا عجاب إحنا لا نتحمل خلاص ولا نحمل خطاياهم وإذا يقولوا ما بحساب ولا عقاب ما بلاد يحفل عليهم وإذا جاء بشي إحنا متحملين وقال الذين كبروا والذين آمنوا تبعوا سبيلنا ولا خطاياهم يعني اللي يكون إحنا بيقول اللي باللغة العربية لنحمل نحمل نحمل بي بيأمرن فوسهم نحمل واتبعوا يعني أنتوا قال إذن معنى قال ليحصل الأمران جميعا وحين يقول كذا إذن يفهم أن الشرط في حامل خطايا لاتباعي يعني استفعوا لحنان حمل الخطايا قالوا ما هم بحاملين من خطاياهم ولا هم نابع لهم ولا هم نقصين عليهم أي أي ذنب يفعلوه فيعادبوا على كل ذنب يفعلوه إنهم لكاربون ما هم قال ولا شيء ولا يعني أي شيء إنهم كاذبون ويؤكد الله أنهم كاذبون الحين يقولوا بايحملوا خطأهم لأن مرادوا بايحملوا خطأهم يعني ما عند على شيء إحنا بنتحمل المسؤولية ولا ما هم راضين لا الحين يقولوا كذاب قال بيتحملوا خطأهم قال هما ما هم يتحملين يعني أجارك باي عارفه ما يعني ناسه برجع أجار ولا يحملوننا قالا ما أشكالا مع أشكال لكن دولة دي يقولوا كذاب هذه بيقولوا هتعالوا وإحنا بنتحمل خطأهم. هم صدق بيحمل أخضام ويدحم رأح مثل أخضاع ذولا. يعني أحمله مننا. يعني أحمله مننا. إيه. ولا يحملن أزقائهم وأزقائهم مثلا ليش؟ مع أزقائهم لكن ما يأذقون الآخرين. هو بسبب إضلال الغير بيدحمله أيضا أذى أخرى. يعني نفس الإضلال وبيع عارفه قال في رعاية أبو زبيان قال من عمل من غيره قال تبعونا وإحنا بعثوا ما بعثونا هو كان بيقول قلنا قال قاعد قاعد يمشي كان يقول كل مؤمن قال ولا يحمل الناس قال ما معناه حين كرمه ماهم هم من خطاياهم من شيء إنما ماهم يتحملين شيء من الواجب في هذا العمل بل بيتحملوا أوزارهم وأوزار الإغلاس أثقالهم مع أثقالهم وحيث إيه يعني حتى المعافيا دي تفعل بشدفهم بيحملوا أوزارهم ما بلا يتحملوها ما معناها هنا انهم وتسكت عن دورك يعني بايعاقبوا عليها ودورك ما تبدأ عليهم الاية الاولى بتفيد انهم ما هي اقصادق على الاول <تصفيق> قال لا احنا الناس قالوا ما اس قالوا ما اس قالوا ولا, ولا يسالوننا يوم القيامه عن ما كانوا يشترون جاب حياسبوا ويسالوا عن هذا الاشتراء يعني حتى هذا عن هذا الشيء يعني يحلفون لهم ويقولوا لهم ما احنا بقى ما بشي ما بشي حساب هذا واذا جاب شيء احنا ما نتحمل فيحاسبهم على الله الله على هذا وهن فيها ذريه كبيره على الله هذا الاشتراء يعني الكذب وقال عم ما كانوا يشترون ولا قد ارسلنا نوحا الى قومه فلا فيهم ألف سنة أرسل الله بناء الأقامة قال قاعد فيهم يدعو قامة ألف سنة إلا خمسين عام يعني تسعمائة وخمسين سنة هو بيدعهم وما نفع فيهم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون إذا اش عرف ذار على, الـ على الـ الـ الـ الـ الناس العرب إن الله بيدعي ويوضح الأمور يبين وإذا ما نفع فيهم ولا رضوا فن الله بي اي بعاد اش فيه بدي عجل له مل عقوبه عمره الاثره تفر الله البعض ان كان ناس يتعمروا جمعه روايه قالوا د حنغاله ولا يجوا الا فاجعه كفاله قاعدين يتعاج مع اجيه بأسبر ما يعش معي الا هي ولا دك يدكتب كثير سنه الماء الماء كثير الماء الكثير حتى من الماء الكثير من السماء ومن الأرض قال فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أخذهم وهم ظالمين لأنفسهم فآجلوا جارهم أقوبة في الدنيا ومعهم في الآخر هذا العذاب فأنجيناه هو أش فأنجيناه وأصحاب السفينة أنجاه الله من هذا العذاب من هذا الطوفان <تصفيق> مدري مدري ما, ما هو مدري مدري ربما ما, ما أكن ذي فيها حياة طول الظاهر، الظاهر يعني حين قال الله يحمل فيها من كل زوجين إثنين. نعم ما جاب لهم يعني. نعم. فانجينا هو أصحاب السفينة. وجعلناه وجعلناها, وجعلناها أياك للعالم. قال فانجينا هو من كان معه في السفينة ومن تأيي ومن آمن به فقت. وجعلناها آية للعالم من جاء السفينة الآية للعالم الآية دل يعني دليل عجيب للناس لأنها أولا يعني فيها كثير من الأشياء أولا سوى السفينة في في البر قصة البر بعيد عن البحث سبر سفينة وراء جاثم عادة إذا بيحرنا على السفينة في نهاية جنبل شاطئ يجل مع بلادي فواذا له والله ولا, ولا شي... لكن في وسط البر بعيد ما بشي بحر ولا شيء حتى كان بيسخروا منها يد السهرية عد هذا اليوم عد هذا الرسول والفرسلات العالمين واذا يقول اليوم؟ لا يبان ذكر حين هذا الأهل العالمين قال الأهل العالمين يذكرونها الناس جمع لا لا يعني ال يعني سفينا أهل العالمين آه يعني إنها سهل إنه وقدي لو لو ما لو ما هي ما أهل الناس بتحدثها كلها من كل مثال أتى للعالمين وعددهن نحن يروها كل و أيضا كذلك يعني فيها تذكر نعم قال وإبراهيم قال لقومه عبد الله يعني قال ذكر نوح يعني كأنه كلهم قصص من الأنبياء اللي يعرفوا ويتعرفوا بيعرفوا إن الله إن الله قادر على كل شيء وانه هو المتحكم في الأمور وانه هذه هذه كل شيء اللي كلهم يرجعوا إليه وينتفقوا بالأيفر في الأوان. <تصفيق> نعم كلنا ساهم في إذن الله إذا الحين الناس الحين بيدعي من الإيمان بيقامة. <تصفيق> ابراهيم عند نوح ممنوح يعني ابراهيم بولا كان هوجد اللي قال اول جير نوح عندهم قدر الناس الله الله استدني الضرر قال ولا قدر سيدنا ان حمل الى قومه يعني ذكر قصص الانضياء للي الايمان اللي يدروا ان النار يؤمنوا وقال وابراهيم اذ قال لقومه عبد الله واتقوه يعني يذكر أيضا إبراهيم حين قال قوم عبد الله يعني لا عبد غيره والتجو هو ذي خافه، هو ذي ينبغي أن يخافه، وتمتسلوا لا يعني لا غيره من هذه الأحجار. لا خير لكم أفضل لكم أحسن لكم. إذا أنتم بتدروا بتنتبهوا إن كنتم تعلمون لا بتدركوا وش يعني أفضل لكم وش هو؟ وش ذي هو لكم وش يعني ذي ما ينفعكم وذي ما هو نافع لكم؟ فهو أفضل لكم إنكم تعبدوا الله، لأنكم قال إنما تعبدون من دون الله أوثان. هذه بتعبد هذا غير الله ما إلا جار. يا عبسبر شيء وتخلقون افكا بتعبدوا وتخلقون افك تقولونها اله معنى تخلقون افك يعني العشق والكذب وتدعون كلام كذب بانها اله فقال بتعبدوا قبل الحجر يعني ما بسب شيء وتخلقوا افك يعني من الكذب الدعال والكذب ومن تجعلوها اله مع الله ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ذول اللي بتعبدوهم ما جا لهم رزق لكم شيء ما جا ما ما بينفع لا بيجيب لك رزق ولاك ولا بي يعني بلا بي ماك في شيء لا يملكون لكم رزق ان اي رزق فابتغوا عند الله الرزق اطلبوا الرزق من عند الله اجيب لكم قلنا لكم يعني بيقول اطلبوا الرزق من عند بيوفر الارزاق فانه ذاك الله سمع هو فيه قد فيضت عليهم الا اذا يعني من الرزق ينبع من لا قد ما وفق لا قال عوضي ما هو صدق. لا لا ما قال ما هو صدق ما هو صدق ما هو صدق هم دارين ما هذا بي هم دارين يعني ما هذا بي قال يقولنا كما اضطر في موقف ما عبد لا يرجع على رب ينزلهم الأمور ولا يستر لهم الأمور ولا ينقذهم فقال خلاص بالحين دارين لحجي الأخرن لو سألهم فذا ده بينفعكم قالوا لا قال ليش قال لا أنا بوت ما كذا فقال إنما تعبدنا من دون الله أو ثانيا نعم وسأخلقون أفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق فو يعبدونه فابتغوا عند الله الرزق الذي بعيمفعكم وييرضكم وعبدوه عبد الله وشكروا له إليه ترجعون أي أيضا الذي ترجعوا إليه ويرجع حاسبكم على أعمالكم وإيشو حاسبه يعاقب على الأعمال فوذي ينبقي أن أنت أج عبدوه توحد يعني توحدوا بالعبادة وأنت تكذبوا فقد كذب كذبوا من قبلكم إذا ما س ما صدروا فدروا ند حصل وجالم ما قالم. شرّس عبده ويشكروه. نعم. وإن تكذبوا فقد كذب أمة من قبلكم. وما على الرسول إلا البلاغرذين. إذا ما ريتوا فمن سوا أول من فعل؟ كثير منكم. ولكن ربي بينيه يعذبهم. فانتبهوا أيضاً. وما على الرسول إلا البلاغرذين. ما علي إلّا ولا علي أنكم تؤمنوا. أنا ما علي إلا أبلغكم بحيث أنكم تدرّف. البلاغ المبين الواضح اوصل ابلغكم رساله من عند الله وابحان مفهومه وبين لكم عجيتها وانتم كل واحد بحر. ايه باختيار مع رسول الله باقي على ربه نعم اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يفعل قال ما بيرى قال اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ما بيرى بين قلنا لكم كان في وما هم ما هم ساكنوا ما ما ما عاد ربي محاسب للناس معاقبهم حتى قلنا رفضولها عند العرب هذه بيقولوا تعالوا ونحن ليش الرحمن ذا يشفع عن الغنا وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياهم قال ما قدر رايو يعني اولا قلنا بيقولوا ما هو جاء حساب ولا عقاب واذا جالي احنا بنتحمل قال الله اولا جرب كيف عبد الله الخف ما بيرون ان الله كيف انه تبدأ يعني ما بيجيب حاجه يعني الخف ضرب بيبدأ أبناء أولاد كثير ما كانوا موجودين ووجدهم ما كانوا موجودين وأوجدهم الله إذاً إذا هو كذا فبا يستطيع العديد فاستطيع يوجده باستطيع أي شيء يرجع يرده ولو قد عدم يبدأ والله أخلق تمام بيراه كيف يخلق بيراه أنه يخلق خيارات يعني بنرا مثل أبناء أنا أو كثير في مجتمعنا بنراهم أنه خلق يعني نراه يخلقهم قبلها قبلها. ما كان بشي وبيخلق من الله. بيخلق الله وما كان بشي إذا ما إذا إله إني إن إذا وكذا. يعني اللي با يستذق النير يعيدهم. زي مثل ثم إيه أولم يروا كيف يعبد الله الخلق؟ قالوا ثم يعيده ثم يعيده يدفع قال واحد على أولم يروا ما هي على يبدأ. على المعنى الجيل المعنى. يبقى. ثم يعني أولم يروا ورجع يذل ثم الله يعيده. ما عاد هذا خلاص فيه أو لم يروا في لأن ما هي داخلة في الاستنكار لأن ما يرون الله بعيد بس ما ما يرون الله بعيد يرون الله بخلق الأشياء ما يرون بعيداً الأشياء الأشياء ما تبقي السماوات سهل سهل على ذا عندك ما تبعد الله لا على على ذا عندك المعنى لكن بالنسبة للبشر مثلا بالنسبة للبشر لأن الأشياء فيهم ك كعب إثم ربي وقل أحياء ام احياق قد وقدم... لا وقد اصبحوا رماد وتراب وعبا يرجع امرض قد با يقول ان ذلك كان سبحان الله الله بيبدا الخرب بيبدا خرب ما جاوب احلام بس ورجع باي إيش؟ ورجع كلامه ويرجع الله باي يدير يدير الخرب يعني من قدوا اذا بدأ اذا دراي وان الله بيبدأ الخرب فالله برجع يدير سهل بي يعني بيصبر على فاذا قلنا ان الخرب يعني المراد به الاشجار ولا سهل غير اننا يبدأ الله يجد الشيارة من ما يجابه شيء ورجع كما يبسط بيجي مطره أحيانا من جديد ايه سهله ما بلاشتن فيه شبر لكن الظاهر الظاهر السياق في في البشر نفسه لأنهم يتعجوا كيف بعد ما يجود احنا عظام و يعني رماد و قل انتهينا وانحنا تراب ورجع رجعنا ربي عاد لا تصدق قال اولم يا كيف يبدو الله الخلق ثم يبعده لا اولم يا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده إن ذلك الله يتير ويسهل عليه بدوا على العجاس بجل العاجة سهل ملخص نبدأ نعم قل زيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق خلق بجلقوا ما بدأ يعني قلنا بير بنتوا بتروا أشياء بتوجد تعافروا عنهم ينظروا لا لا بيبدأ الله الخلق يعني إنه من راء يعني في راء إنه بيولد يعني يوجد ناس كثير أبناءهم ويدو وراء عنويدو أنتم ترى إن كان بيوجد مخلوقات كثيرة بيوجد من الله كثير من غير بيوجد من الله وأنت ما كان بشي إذن برجع يصير إيدم لا لا شو سال إن عذاب حين جو أنتم ترى حاجة بتجدد لكم ما هو يا مرحبا بالديوان ماشي يبدي الله يبدي الله ها انتو تترون الله بيخلق اشياء وانتم تترون ما احنا ما جاي على فيا في الارض فانظروا كيف بدا هذا قال تاملوا سيروا في الارض وبحثوا فيها يعني كان انت تشر فيها وبشر الاثار وبشر الامور اللي ما تدروا بها من الماضي انت سيروا وتبحثوا فيها في الارض تقولون الله كيف بدأ الله خلق ما كان بشيء وهذا ما كان بحد رجعونه كيف بدأ الله والهلك ثم الله ينشئ النشئة الآخرة والجا قال والله برجعه ينشئ النشئة الآخرة يعني يعيدهم إيه نعم ؟ لا ظهرنا النشئة الآخرة يعني برجع ينشئهم بضع. ينشئهم هم. كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئهم النشئة الآخرة ينشئهم هم. يشي الدولة ليش خلقهم؟ ما أبغى يعني ثم أنظروا كيف ينشئ الله من جد الآخرة؟ لا ما عد ما عد داخل لا بي لأنه ما عيش ينظروا لإن ما... لإن يش يقول أنظروا وانتوا بس ترون إن الله عيش بيشي أنه هي الآخرة. لأن ما بال الأرض الله هذا صاحب. ما بنرى أنه هي الآخرة يعني انه يبعث من يوم القيامة. لا إنك أثنت يعني الأثنت يعني قال المثل في القرآن حيا ومذبلا والقاعد ما. لأن هي الظاهر نسياق نسياق هو في البشر. أوله <تصفيق> إيه ماله أوله ما ذي نف في الأرض يعني في العرض الأرض ما خلوه هذا الأرض صيح إيش الثاني يعني ثاني الآخر الأخرى الثانية بس الثانية أنجى الله أول مرة ونجاب أنجى مرة ثانية نعم أنجى بعد أن نجى الأولى آه آه لكن نجى الأولى عبدنا بالله لكن كان نمثل شيء نجى ثانية إن الله على كل شيء قدير ما يعني هو سهل عليه ولا يصعب على شيء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون هو الذي يتحكم في الأمور وهو الذي يحاسب في عاقب فهو الذي ينبغي أن توجه العبادة له وإليه ترجع أنت برجاء ترجعوا فقط إليه من تراجع إلى غيره فانظروا الذي ينفعكم وما أنتم بمجيدين في الأرض ولا في السماء ما جاءتكم فوت ربي هذا أراد الله بالإنسان شيء نهست ولا ما ما جاهدكم تفوتوا ربي في الأرض وهذا وقول يعني زي يقول لا أطير لو أنتم بالسماء لو أنتم بالسماء ما أنتم موجودين نزل هنا كبة طائر هذا بتصوره وبيقول واحد يبي يباي هو رب الله ما جاهدك في أي ربي لا يعني في العصر كان نقال لو أطير نقول هذا ما جاهدك رب لو أطير لا في الأرض ولا في السماء ولا جاهدك في أي لا يعني ما به أي مكان تنجيس أراد أنه ما به أي حاجة يمكن تنجيس أي حاجة تفكر فيها قال لا في الأرض قال ما أنتم بمجيدين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما عاد الحاجة ايش قال الله الله ما عاد بقى حد يضرب لكم مثلا بقى ايش لا ولي ينفعتم ولا ينصركم من الله ما عاد حد ما نربيه. والذين كفروا بايات الله وئكائ اولئك يئسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب الالم كانهم يئسوا من رحمة هؤلاء الكفار نتيجة أعمالهم وما يعني مخالفاتهم يئسوا من رحمتهم قالوا باجيكم اولئك لهم عذاب الالم يا باجيكم كان يا رب الله ربما يفيد ان هنا كأنهم هذا هذا نوع من يعني من كثير بيجوا بالدروس لكن ما عاد الثروة معا فيهم قد زادت إلا ما حد ما عد ما ما في إنهم يفلحون في السمر عجازهم. قال عندي مع عجازهم. فلا قال باي يعني لا لا ينخدع الإنسان بهم. لا ينخدع بهم ويقول حد ما عنده. قنعوا مع وما عجاز يعني. الله باي يمنعه ولا باي منعه. ودي يقول قا ربه في النبيل قا هو ببينه ماذا؟ وذي إيش؟ والله ولا ذي قد أي في اسم الرحمة الله في و... نعم قلنا في إبراهيم عبد الوقت جهد أي لا أنا هنكمل لما ن ن ن ما عملنا له ولد قال فما كان الجواب قوله إذا هنا إبراهيم قال عند عهم دعاهم وبيلهم ال الأشياء الأدلة الواضحة. ده بنقرأه. حينه قال وما عنده قال بيلهم الأدلة الواضحة. رجع قال فما كان جواب قومهم الشطارين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. فإن الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقالوا وقال إنما تعبدون من دون الله اوثانا موده بينكم مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكره بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين قال بعضنا بين لهم البراهين والحجج وكل شيء وقال كيف تعبد حي وتدعينها انها والداري ما بيسوي لك شيء ولا جهات ينفعك ولا جهات ينفع نفسها وربي انا ابن اقول لك اعبد الذي ينفع هذا هذه بيها بيقول لك اذا بيسوي لك واللي اوجدك اعبده ورجع قال ما حداه وش يقول فما كان جوابهم الا ان قالوا هكذا هذه ما هذه ما يدري يعني بيجوا مع الجور الباطل دي على الباطل ما يدري ويساوي اللي رجع يهدد مش واحد نعم ما سترووا جوابه ولا جروه جوابه فما كان جوابهم يعني ما معهم أي جواب ما سترووا جوابه بشي فما كان جوابهم إلا أن قالوا بس له أو طبعا ما سترووا جوابه بشي ينفع ولا بعض المرات الجواب يقولوا ها لا سهل الشيء إنه بعض المرات بجوابه الشيء إنه في سفر الجوابه أشياء ما هي ما هي نافع ولا أيه لحين يقولوا ما بلا هذا أنا كذا الجواب هذا الجواب فما كان جوابكم إلا أن قالوا ابتلوه قال ما أدرى ويهجبوه هي جواب مغناه والله ما أدرى ويهجبوه لا لا أن قالوا ابتلوه قالوا ها ابتلوه أو حرقوه فانجاه الله من النار فانجمعوا له النار وقاعدوا يجمعوا لها وحتى في النار فانجاه الله من النار ولا جاء فيه أيه من النار قال الاحبال فيهم ربط بها اللي حرقت ولا ما هو ولا جاء فيه أيه إيه قال الله يعني الله النار هذا برد وسلام على إبراهيم فهذا أيضا آية عجيبة حين يجينا النار يدرون أن هذا شيء ما عنده يعني من البشر إن بالتدخل إلهي إن بالشيء شيء هو قادر وقدره قادر فيدرون في أن المفروض يتوجهوا إليه إلى هذا القادر الذي قدر على إنقاذه من في صدر النار إن في ذلك الآيات لقوم من الذي بين عبيده الآيات يقولون من الآيات يبقى ينفع فيهم يقول لما ذي تدو معاند ولا عم يعني ديو كذا ما عدي بالي بشي ولا عيش فيه مثلا في عرف حق ومع حق ما, حق ما عبي دور الآيات ما عبي يدور كي يتسخل اخرين إذا كنت تتعرف على شيء أنا بان يقول أنا كنت الناس على شيء يصير ضاقم على أي واحد يتتعرف وقال إنما اتخذتم من دون الله أوزاناً مؤدساً بينكم حيث بنا مقوله لهم قالها أنتو, أنتو ما بلا بتتحفظوا الأوزان كالآلهة يعني نجيوا يتحافظوا على ودكم لبعضهم لأنه الناس حين بيهم قد يمكلاً بيعبدوا على خلاف أي واحد يخرج قاموا وحاربوا في الظن قالها وكثير منهم معي شاعجهم يعني كثير معي شاعجهم يخرجون من هذا الأمر جل لا يستنكروا عليه جل يحافظوا على, على علاقاتهم قال ها ما بلا تتخذوا يجي المودة لبينكم ويجي العلاقات لبينكم لكن هذه فالواقع هي لبعضهم بس ولمهم ما رجل يسربوا كلهم ما قول الله يوضي يا حكم التحكم من دولة يوزانا ومبعضنا بالخارج للنام؟ لا ولا مدري مدري ما حدر ما في اللي خير اختي ان الترتيب في الآيات, الترتيب. في الآيات إنه لكن... ما هو ترتيب الله قام الله الله قريب انه اعماله هذه قام الله هو ما بيانت ما هو تم... لا الله يعني اللي بيرجع في الاهل امل الاهل لكن ما ما بينك ما بينت الايه الظاهر انه بعد رجع اعمال لك كثير كل الناس دي مو انت مو الى ابراهيم الظاهر رجع انت جربتي قال هنا قال قال لكن هي قال قال انهم الله لله أو اوثانا مودة بينهم هذا بعضهم قال لا يعني ما بعضهم ما بيساعد يترك هذا يحافظ على علاقاتهم دي ما بينهم وبعضهم قال والله ايش توا يعني يلعبوا بينهم يعني يعني يختلطوا نساء ورجال ويسووا ما بدهوا يلعبوا يعني يعني يقول استمتعوا موده بينهم يعني ايش السلف فيما بينهم وسوش ما بين وش ما بتم لا يرجع يقول هذا الرجال كل كل الرجال واحد يتم واحد ولا هذا حديث كذا ولا هذا بعضهم بيفسر هذا السفسطين لأنها عادات وعرف هذا ما بينك إنهم ذيهم ما يدرسون بينكم أم لا بعضهم قليلة ذي شوي هرجم ما يتناوب ولما ركب الخيرات ما هرجم هذه كل واحد بيده رسالة كل واحد كل أكثر ما يسمع كل واحد يظهر و جاء في يوم القيامة يكره بعضهم ببعض ما دحات حال في مادة مادة كمان نعم قال ما بين قال ما بينكم في حياة الدنيا ثم يوم القيامة يكره بعضهم ببعض ويلعنوا بعضهم ببع بعض انكم إنكم بيتخلوا الإيمان ويتجملو بعضهم الثاني والآخر بعضهم الآخر لكن برجع قال يوم القيامة برجع يتنكرو يعني العلاقات هذه بسنتهي يكره بعضهم ببعض ولا أحد راضي ب... يعني كل واحد يكفر ثاني وكل واحد يفترق ثاني وكل واحد قال ويل عن بعضهم بعضه يعني قد بينهم عداوة شديدة كلهم بدأ موضتين نعم بدأ. وما أواكم النار وما أكلكم ومصيركم الجماعة إيهي النار وما لكم من ناصرين ما عاد حد ناعر إيه رجع للعذاب عنكم ولا عاد حد ندافع عنكم ولا حد بيسبر شيء إلى هنا <تصفيق> سورة العنكبوت، صفحة 399، آية 26 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآمن له ولود فقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سببكم بها من أحد من العالمين آه إنكم لتأتون الرجال وتبطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنقر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 قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاغ بهم ذرعا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 وإلى مدينه أخاهم شعيبا فقَالَ يَعْقُو مَعْبُدُ اللَّهِ وَرَجُلُ يَوْمِ الْآخِرِ وَلَا تَعْثَمُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاهِلِينَ وَعَادَوْا وَتَمُودَوْا وَقَدْ تَبِينَ لَكُم مِمْ مَشَاقِهِمْ تَمُودَهِ نَارَ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 وَإِنَّ أُوْحَانَ الْبِيُوتِ لَبَيْتُ الْعَامِكَ بُوَتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ تَدْعُونَهَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ نَبْرِبُهَا لِلْنَاسِ وَمَا يَعْتِلُهَا إلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وعدل الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم شيطان رجيم الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ذكرنا في الآية السابقة وذكر الله تعالى في الآية السابقة إبراهيم عليه السلام ومحاجته القومة وكيف ظهر الله من كيف ظهرت لهم الآيات والبراهين فمستضعوا وما جابوا إلا بقذف بالأمر بقتلهم وتحريقه ومع ذلك أنجاه الله فقال فآمن له لوت فلم يؤمنوا ومع ذلك لم يؤمنوا فآمن له لوت قالوا انها ابن اخته ابن اخته بعضهم يقول انها امن حين عندما يجد النار لم تؤثر فيه ما يعني عندما سلم من النار بعضهم قال انها امن من قبل فمن مع المشاركة في النار ما هو ضروري الضاه يعني بعيد أن يكون مشاركين في الإحراق ولا يشجعين على ذلك لأنه الله رجع جعله نبي بعد فآمن له لوت وقال إني مهاجر احنا بيقولوا آمن له لوت ورجعه وقف لازم الميم هذا يقول لك لا تقدرها تقول وقال إني مهاجر يعني إنه لوت ذي قال يعني بيتوحى معاحدة إنه لوت فآمن له لوت وقال فأمن له نوت وقف وقف لازم ورجع وقال يعني رجعنا إلى أول كلام وهو إبراهيم وقال إبراهيم إني مهاير إلى ربي إنه هو العدل الحكيم الظاهر عندما رفضوا إيش أبوا أن ينجادوا له ولا أن يؤمنوا قال إني مهاير إلى ربي يعني باين تجا من عندهم دعاهم واستمر فيهم فترة كبيرة وأوضح لهم الآيات ويعني حتى أظهر لهم جميع الحجج ثم فأبو فانتقل من عندهم فقال إني مهاجر إلى ربي الهجرة إلى الله يعني ال هاجر المهاجر يعني لطاعة الله إما إنه ما جاء هناك يعني في السوق وكفره في ولا نفع فيهم ما رضي تأثر ولا نفع فيهم فانتقل إلى مكان آخر وكان ظاهر أنه يعني بإيش بإرشاد من الله المهاجر نعم فقال فأما قال و قال إني مهاجر إلى ربي إيش الهجرة إلى ربه يعني الهجرة إلى مكان بحيث القطيع ربه أكثر وهذا متكامل أمثال الأمر الله. إنه هو العزيز الحكيم بهجر إلى ربه إنه هو العزيز هو الذي لا يغلب الذي والحكيم أذيه كل أموره فيها حكمة ما يمكن الهجر إلى إلا إلى خير وإلى ثواب فتبع يعني فتبع تعليم فعل يأله كان عزيز يأله واعتمد عليه لأنه لا يقرب ولا يظهر. وكان حاكيم اتبع تعليماته وتطرق ايش وامتذل كل ايش ما جاء به لانه لا يضع الاشياء الا في اماكنها ووهبنا له اسحاق ويعقوب وهب الله الابراهيم اسحاق هذا ابن ايش ابن ابراهيم ويعقوب هو ابن اسحاق وهب الله الابراهيم اسحاق ويعقوب مهم ابنه واحد ابنه واحد عفيده وحب الله له إسحاد وعد جاء الإسحاد يعقب فإذا في آية ثانية هو يعقب نافلة يعني زيادة يعني هو إيش ابن الإبن نعم ومن وراء إسحاد يعقب نعم هذا أنه قلبه فوحب الله له إسحاد وأيضا جعل الإسحاد جعل له إيش جعل له يعقب إذن حتى الأبناء وأبناء, وأبناء, وأبناء, وأبناء الأبناء تبرو نعمها للشخص نفسه وام ابن له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة في ذريات ابراهيم كان الانبياء كلهم من ذريته الى يومنا نعم ما بالله ان في البدايه كانوا من ذريات يعني اسحاق ومن ذريات يعقوب لان ذريبه بن كان الانبياء فيهم كثيرين ورجع الى نبينا محمد انت قلت يا نبينا محمد هو من ذريات اسماعيل واسماعيل هو ابن ايش من كان من إسحاق وإبراهيم هم أولاد إيه لا إسحاق وإسماعيل أولاد إبراهيم قالوا هابنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب جعلنا نقل... أذ قالوا في هذا أيضا دليل للناس أذي بينكروا بينكروا التفجير لأسر معينة هذا فيه نص قال إن الله جعل ال إيه الإمام النبوة في ذرية إبراهيم يعني ما هي مشكلة يعني أن الله وجد أن ذرية إبراهيم ملأك إيش هم أحسن من يقوم بهذا المقام أو أن فيهم من هو أحسن بأن يقوم بهذا الدعوة فاختارهم الله وجعل فيهم النبوة إذن حين يقولوا لنا هذا الحين بكثير بيقولوا هذا التعصب ولا العنصرية ولا ليش ما بلا أسرة معينة ولا الله يعالم وعندما يختار الله يجوا عالم الله أن هذه الأسرة فيها الأهلية وأنه بيجي منها من هو إيش أهل حمل هذه الرسالة سواء أبو نارخم بالنسبة يعني إنت ما نقول الآن في الإمامة في الإمامة هو ولا في أي جولات أمر المؤمنين هذه تكون في في البطن يعني, يعني من من ذريات الحسن والحسين لأن الأدلة وردت على على ذلك ولا بهم يقولوا لا هذا عنصري ولا كذا حتى بعضهم يقول يلاقيه خلاف ما بعذارى ما يلاقي الدين كذا هو ذا الشيء فيها نصوص نص في القرآن على أن الله جعل على الذرية يعني جعل على الإمامة أو النبوة في ذرية إبراهيم. وهي يعني هي نعم أعظم من الإمامة ولا الإمامة ما هي إلا جاي الإم الإمامة جاي ما النبي حضر الله الأنبياء والرشوف آشي في ذرية إبراهيم وابن قال وجعلنا في ذرية هي النبوة وهذا أيضا نعم الله على إبراهيم. الذرية النبوة ترى الكتاب أيضا الكتاب هنا المراد به الجنس يعني كتب كانت فيها في ذرية التوراة والانجيل والزبور والقرآن كلها في ذرية إبراهيم موسى عن ذريك إبراهيم نعم لأنه من بني إسرائيل نبدأ في عزيزة قالوا الإسرائيل هو يعبو قال وآتيناه في الدنيا هذه من نعم الله على إبراهيم وآتيناه في آج أجره في الدنيا أعطيناه أجر في الدنيا لأنه منحه الله ال يعني, يعني إيش منها السنة العظيم عند الناس جمع بيثنو عليه كل الناس حتى أن الأديان كلها بتسابق وتكون بيجمع من إن إبراهيم منها كل الأديان يعني ذكر حسن هذا من الأجر في الدنيا غير الآخر نبيذكرون ذكر حسن وأيضا نجعل هذه كأن أولاده يذري على إيش الإمام أو في ذريته هذا أيضا يجعل في الدنيا لا لا لكن أجره يعني جاز كاف يعني حسينا أجره في الدنيا ويعني إن الله عز عليه في الدنيا يعني أثاب في الدنيا والآخرة ما هو ما بلغ الآخرة هو بس الدنيا يعني أجره حسينا أجره في الدنيا يعني جازنا على عمله على خلاص في الدنيا كنا جازه بأن كان له ذكر حسن مثلا بأن كان له ذكر حسن وأيضا بأن كان إيه إن كان أنعم عليه الرجل انت عم على بالي بالشركه هنا حتى اولادي في مكتب يا اشتب حولت الى دار خير في حال بقول نحن بدنا ما هو الاجر هون الاجر ذي هو في الدنيا نعم الاجر في الدنيا اه عطينا اجره في الدنيا عطينا أجر في الدنيا و... وانه في الاخره لمن الصالحين في الاخره من الاجر من الصالحين ان قال ما اسابق جدي ولوطا يعني ايضا قبلوطا اذ قال لقومه انكم لا تأتون الفاحشه فانا مطمئن بهم لا. قال لك هو ابن أخته هو ابن أخت إبراهيم هو آمن, آمن به ورجع رسالها الله ورجع رسالها الله لط أو أو يعني أوحى الله إليه ولوطن إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة قالサالها الله إلى قومه وكان قومه يعني كانوا يعني في قمة يعني يبقى على المنكرات فلذا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة يعني الفاحشة هذه بار غففة الفحشة الرجالات إنكم لا الفاحشة ما سبقكم بها, أحد بها من أحد من ما أذبح السوا جيتوا بواحد ما أذبح السوا من الناس جمع من العالمين يعني من العالم جميعا إنكم لا الرجال قال يعني كيف إنكم بأي تأتون الرجال يعني تفعل يعني تدينك هالرجال هذا قال ما في جايات لأنها مستردلة باستنكرها يعني العقل والفطرة هو إيش وكل الأديان فائنم كن لتاتون الرجال وقطعتم السبيل ايضا فقطعتم الطرق غاشيا يخيفون الناس ياخذوا اموالهم يبثلوهم ويحيموا السبيل يعني ما ضيوف يعني مشاغل السبيل يعني الطريق الضاحل يعني لا, لا. <تصفيق> وقطعتم السبيل في الطريق لا وتأتون في ناديكم المنكر وفي على المنكرات في في المكان الذي يتجمعوا فيه يعني عاده عاده مشكله اكبر يعني كون المنكر يفعلها الإنسان في السر هذا أسهل من إني أفعل بين الناس ماذا قرر يفعل المنكرات في النادي يعني في المكان الذي يتجمعوا فيه يفعل المنكرات المجهر وقال هذا المجهر أكبر من الاج من الإصرار بال لأن المجهر يعني قدوه يعني تشري إلى المنكر الاج للمنكر وجعله سعيم له قالوا سئتون في ناديكم إذا النادي المكان الذي يجمع فيه وقال ما يسمى نادي قال ما يسمى نادي إلا ذهن فيه أوه. لا تقول أوه. النادي لا تقول باي يوم فالنادي حيث ما بحاجة لا بعظهم <تصفيق> النا... لا المكان ذي هو الأجلس إذا اجتمعوا فيه يقول له نادي, <تنادم> نادي> يعني ذي بيسنادوا فيه يجب يسمعوا فيه يقولوا دار النجوة قال لك ما بيسموه نادي إلا ذهن فيه إذن نشي يعني معناها سأتم في نادي يعني في المجتمع ان تجتمعوا وتأثون في ناديكم المنكر وقلنا رحم المنكر يعني أذيك حتى تتنكر على العقول والفطرة حين قال لهم هذا كلام فما كان جواب قومه إلا, إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله يعني تجرؤوا أكبر التجرب ما دروا وشي جواب على كلامه لأن كلامه كله يعني سواب ما استطاعوا يجيبوا عليه قالها إذا صدق قال أتنا بعذاب الله إذا صادق وهذا قلنا لكم هذيه يبالغوا في الايش في انهم واثقين إن ما عليهم شيء يبالغوا في الثقاء إنهم, انهم ما عليهم شيء وانهم بخله لو سووه ما سووه هذا صدق اجاه خبرنا اعذب من عند الله اذا انت صدق هذا صدق ان احنا مخالفين وانهم عذبنا ربي فجاه اجر لنا العذاب قال ربي انصرني على القوم المسددين طلبنا الله ان ينصر عليهم في ايش ورجع استجاب الله الدعوة لكن هنا قال ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى جاءت الرسل الملائكة إلى إبراهيم تبشره بإيش؟ بالولد ما إيش؟ إن بالولد ما أدري. يعني كان غير واضح يعني بأن بأن سيسبح له ولد فجاءوا الرسل جاءوا الملائكة يبشروا إبراهيم ورجع أخبر إبراهيم ل لما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشارة قالوا إنهم هؤلاء أهل هذا الجلل حين جاؤوا يبشروه بالولد أخبروا عيلا بأن بهلكوا أهل قريه إن ألا كانوا ظالمين لأنهم قالوا يستحقون إيش الإهلاك لأنهم ظالمين قد سعدوا قد قد تعود قالوا جو إجابة إبراهيم قال إن في حلوطا نلطف فيها يعني ما هو ما هو ظالم قالوا نحن على مبمن فيها إحنا دارين بذي فيها وشم هل هم ظالمين ولا من ظالم كل اللي فيها إحنا عارفين إحنا نحن على ما في هال لانه نجي أنه أهله هو بان نجيه هو بان نجي أهله إلا مرأته هو إيه إحنا عارف كانت من الغابرين على من بليفة المدينة كلهم هو بان نجي أنه أهله وذا أيضا سيقت تعزيز يأكدوا لأن بينجيه نجيه لوط وأهله إلا ماهي ماهي كانت ذي إن قال إلا مرأته وكانت من الغابرين من المغزى يعني هذه استحقوا العذاب ولما أن جاءت رسلنا الوطن جاءت ذهبوا هذا الرسول إلى لوط هل الملائكة هؤلاء ذهبت إلى لوط فلما وصلوا إليه لما أن جاءت رسلنا الوطن سيئ بهم أول ما راهم يعني يعني اقترب سيئ بهم ضاق ساعة مجيهم وضاق بهم درع ما عاد تحمل يعني أغتمكم رم شديد حين أول ما وصلوا لقي يعني قال قال من الحين قل لم ما أنجى ما بالله وصلوا يعني راهم لا هنا ساعة يعني ساء هذا الموقف وقتم غم شديد حتى قال ضاق بهم ما استطاع يتحمل يعني لكن وقالوا لا تخف طمأنه ليش ضاق حين وصلوا إله لأن من تنضيهم قالوا لأنها خايف إن يعني لأنها عارف القوة ما هو سفاته من بقي على ضيوفه. والضيوف هي حاجة يعني كبيرة ها؟ لا لا لا يجي انها ضيوف له وعارف القوم هم قوم مفسدين بعد هذا الحدود انهم بجوا يشهدوا على ضيوفه وليح في على الظهر حاجة ترهجور عدم ما يمثل ذا الفائجة فقال وضاق بهم درع ببضل لا لا حاجة جيدة فأمر قال سيابهم أبهم وضاق بهم درع وقال لا تحف لكن طمنوا حين وصلوا قالوا لا تخف ولا تحذن ما تخاف علينا ولا تحذن ما هو جامل ناشي إنا منجوك وأهلك يعني لا تخاف ولا ما ماهم ايش يعني لا تخاف من اي شيء لا ما هو حصل اي شيء تكرار وهو يعني ما حصل اعتداء عليهم إنا منجوك وأهلك إحنا بننجيك نجيك عنه وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين فأكدوا في فيها يعني يفهم أنه, إنه ينجي وأنه ينجي وأنه ينجي وأنه ينجي مصيبة فإذا صرحوا بعثها إنا منزلون على أهل هذه القرية رجدا من السماء الرجل يعني عذاب قالوا كأنه يسمي رجل لأن الإنسان يرتجز كذا بيهتزل بيهتزل الإنسان كما جعله شيء يعني صعب ولا الله فقال سمى رجل عذاب رجل لأنه يستزل الإنسان لأنه يتعسربه فقالوا إننا منزلون على أهل هذه القرية رجلاً من السماء يعني عذاب من السماء بما كانوا يسلكون بسبب ايش فسقهم ولقد تركنا منها آية يعني فسأله الله ذلك وترك الله آية من هذه القرية ولقد تركنا منها يعني من هذه الآية من هذه القرية آية بينها آية واضحة على مهل الناس حين يدروا ويابقي من القرية لذي مر يستغرب هنجيبه قرية كاملة كبيرة وجمعة بحد وانتهت وده هدمت ما بيجي منها لا آثار بيعرفوا بين الناس بيدروا يعني يسألون منها ويدروا إيش وإيش خبرهم لأن حتى إيش عرف الناس قصةهم فقال ولقد تركنا منها آية بينت لقوم يعقلون وحين حصلت هذا أيضا فيها آية يعني بينه واضح لأي عاقل إنه يدري إنه ذي خالف الله وإنه يصي الله يسخر على الله إن الله يعني إن الله وإن يجر على رسله إن الله بيأيد رسله وإن الله بيظهر الحق مهما كان وإلى مدين أخاهم شعيبا قال وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قلنا لكم أخاهم يعني فرد منهم إذا قال أخو القوم يعني واحد منهم لأن هذا تم بجوا من القبيلة بجوا منهم كرابه بجوا جد أو متكاربين من القبيلة فقال إله إله ويحتمرس إلى غير قبيلته ما بيقول أخاه فقال وإلى مدين ومدين قلنا لهم مدينة سم يبدأ بمدين ابن إبراهيم قال كان هذه بنها أو مدين ابن إبراهيم فرجع قال هذا مدين هذه حصلت قبيلة من مدين في هذا المكان بنوا لهم سموا هذه القرية مدين فأرسلنا إلى مدين إلى هذه القبيلة أو إلى هذه القرية وإلى مدين أخاهم شعيبا أرسلنا شعيبا فقال يا قوم عبد الله يعني إذن هو من ذريتهم من ذريت إبراهيم هو ظاهر من ذريتهم حتى مدين مدين هو مدين إبن إبن إبراهيم يعني لأنه تفرع عنه هي, عنه هي أصبحت من قرية كان ابنه مدين هو ابنه يعني جاء لأولاد وأولاد أولاد لما يجدون بعد الزمن يعني كان فارغ كبير زمني قد يجدون لك كبيرة مدين والجاء اسم القرية اسمها, اسمها مدين نعم القرية اسمها مدين فأرسل الله إليهم شعب وإلى مدين أخاهم شعيبا يعني وأرسلنا فقال فالظاهر قال جيم أعطفه على أرسلنا وارسل يعني وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبد الله عبد الله لا تعبد أيه لا شيء آخر غيره ورجل يوم الآخر الرجاء أصله سلطة أنت تت أنت أنت أنت تت أنت تتمنى حصول شيء مرغوب. هذا بيقولوا الترجي والإشفاق بيقولوا في القطر الله في الله الترجي أنت تت أنت تت... أن تتمنى حصول شيء مرغوب أو أنت تتوقع حصول تتوقع حصول شيء مرغوب والإشفاق أنت تتوقع حصول شيء مكروه تشفق منه يعني إنك خائف لا أجا وترجوه يعني من بدك ايجا كان ها ارجو اليوم الاخر يعني انكم ترجو ان يعني يحصل هذا اليوم كيف بايرجوه ويتعم يعني جو بده من يحصل اذا عملوا له, له. اذا يعني انه بيقول كان بيقول اعملوا له, له حتى طب ما انه انه بايحصل لكم ايش يوم بايش تثابوا فيه ورجو اليوم الاخر اذا كنت فيه ايمان باليوم الاخر وفيه إنهم تعملوا لهذا اليوم حتى تكونوا أشراجيل للخرفة حتى تكون من من يرجع هذا اليوم الآخر هذا معنى الرجاء نستعمل الرجاء معنى الخوف هذا رجاء اليوم الآخر يعني خافوا خافوا اليوم الآخر وخوف اليوم الآخر يتمثل في إنهم تعملوا. قال ورجوا اليوم الآخر ولا تعثروا في الأرض مفسدين تعثروا يقولنا لا تفسدوا وأكد قال مفسدين لا تعثروا مفسدين مفسدين بيقولوا بحال فكونكم مفتدين بيقولونها حال مؤكدة ارسلنا, إذن أرسلنا الى مدين اخاهم شعبا فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا جدارهم جاذبين حين كذبوه قال جالهم رجفة كلهم جالهم رجفة حتى ماتوا كلهم هم على ركبهم يعني مثل حين يقول مثلهم جبين كذا مثل الساجدين على ركبهم ويجوروا على القاعدة مثل سجد مال خوف قائلين كذلك كل واحد خايف وجالس على ركبه ويداه ووجف فرقه مثل الساعة تجوز لله الحمد لا لا تجوز لله خوف خاف قال لا خوف لا عقوبة هيا لا ما عدل لا ما أؤمنه لا قدروا انك دي المخيبة سمعوا الصوت والهدف قالوا كل من جفاء على ركبته ايه فأصبحوا جاسمين يعني قدم جاسمين كذا لم يرجع قال رايهم جاء بعضهم كذا قال جاسمين يعني كل واحد على إيش على ركبته يده وجه قال إيش فأصبحوا في إدارة جاسمين يعني أصبحوا في الصبح لا بد كلهم موتى كل واحد جاسم على إيش على ركبته يده وجه وعادا وثمودا وهم أرسلنا أيضا عاد لا إلى عاد ها؟ نعم تمود هي كبيرة. لا, لا كلها معجبين. كلها أجواء ما أجواء. أرسل إلى يعني. إيه. نعم ما في ما هي يعني ما هي ما, ما هي معطوف على ما هي معمل أرسلنا. لا بس يقدر لا عامل. إيه ولا ولا وأهلكنا عادل أهلكنا لأنه قال وكذا وفأخذناهم أهلكناهم صح وأهلكنا عادل وثمود وأهلكنا سموت وقد تبين لكم من مساكنهم بتروا مساكنهم كيف أصبحت خاوية وقديم مدمرة وزيينا لهم الشيطان وأعمالهم يعني انهم انساحوا إلى أعمالهم ولا معافيه عن الدين يعني حتى وصلوا إلى الجناعة وعدم الإدء وعدم الخوف وعدم القلق هذا يقولنا لكم بيصل الإنسان العاصي كما زاد أسيانه بيصل إلى حال إنه حاله أنه بيرتاح حالته ولا عبد بلق ولا عبد بالي ولا يسأل ولا يق ولا يبلغ ولا غيره فهذا معنى زينا لهم الشيطان أعمالهم يعني أصبحت أنس مره وبخذ المرتاحين لا ما عاد قدر يتركوها فإذا زينا لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهذا اللي يقولنا لكم كما بدأ الإنسان يسلك طريق الغي، بيبدأ ربما قلنا لكم واحد قد يجي واحد في ميتة مع صالح وجهه صالح أول ما يبدأ يفعل المعصية بيقلق وبيطرب وبيحس بشي تنافر في نفسه بيقولنا لكم بجيهه تأنيب الضمير بيقولوا والله حاجة بيحس انها غلط بيحس انها خطاء خطاء كبير لكن بيجيهوا لطف من الله انه يرجع ويتوب بسرعة وكما رجع وتاب الله ارتاح وذا ما تاب ورجع فقد رجع بعضهم ي... ي... ي... كل ما تأخر كل ما أبعد القلق وعادم ما يذافع الثاني مرة المنكر ي... يطمئ جوده عادي يا الله حد منه قد رجع قلنا لكم القفل جاب نتعجب كيف أن بعضهم يصبح يتلذّد بسفك الدماء يتلذّد معي كيف الله يذبحوا عادم وحنا برأس شيء وخلاص ما عادم يعني له كافر ويذبحوا عندك بتقش فكأنه يعني حتى يعني عودوا نفوسهم على على المعاصي حتى أصبحت شيء طبيبي فقال هنا زينا لهم الشيطان وعمالهم حين زينا لهم أعمالهم وارزحوا إلى أعمال المعاصي ما محد رضي يقبلوا شيء فسدهم عن السبيل إذن أعمالهم وما وصلوا إليهم من الحال حتى يخلتهم محد يقبلوا الحق فالإنسان بعمله قد ما عد رضا فذي ما عاد ببالي ولا بيسير يعني بيبان نتيجة عمل وتفريط فصدهم عن السبيل وكانوا مستفسرين إنهم جاءهم يعني بفهموا بيعقوله لكن معطيهم ماذي خلت الـ الـ الـ إلى هذا الدعية وقارون وفرعون وهامان وهم أهلناهم أهلنا قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فيقولنا لكم في سبق إن الظاهر إن كان معاصر قارون وهم قوم وساب وهم عاصر له فلذا قال وغارون فرعون وهامان يعني اهلكناهم ولا قد جاء موسى بالبينات هذا يعني الثلاثه يعني ارسل الله إلى قارون فرعون وهامان وقال نعم ولا قد جاءهم موسى بالبينات ما بلا قارون كان من قوم موسى يعني من بني اسرائيل قلنا لهم قارون ابن عمه عم نعم ولا قد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض تكبروا وتعالوا على يعني ما يعني ما رضينا مين قادوا الله ولا الموسى استكبروا في الارض كانه يعني حتى ضغوا في الارض وتعالوا على الناس وعلى كل من اج دخل في هذا الدين واذا كل من اج امن موسى فاستكبروا في الارض يقول في, الأرض كأنهم في في يعني عمموا هذا الاستكبار وما كانوا سابقين لكن ما هم عجزين ايش وما كانوا لي عجزوا الله ولا انهم بيفوتوا من عذاب الله ولا من عقوبته فكلن كل هذا الامام الماضي اخذنا بذنبه احنا قلنا لكم اهلكنا وفلان وفلان دولا كلهم نجعلهم معمولين اهلكنا حين قلنا وعادن وقال في في الى مدين فكذبوا فاخذتهم الرجفة ورجعوا عادن وثمودن قلنا يعني واهلكنا عادن وثمودن وبعدها وقراونا وفرعون وهامان يعني واهلكنا قارون وفرعون وهامان ونا بصر قال فكلنا يعني كل كل من هؤلاء أخذنا بذنبه يعني إيه عاقبناه على حسب فعلته وعلى ذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبة وهم إيه قملط أصل إليه عليهم حاسبة مما الريح ولا الملائكة ريحهم بل إيه بل حيار تحاسب يعني ريح تحمل الحسباء الحسباء الحيار كأنها الحاسب يعني رماهم بالأش بالحصى بيقول الحاسبة، فمنهم من أش أرسلنا عليه حاسبة وهم قوم ل ومنهم من أخذت الصيحة قالوا هم قام أش يعني قام شعب مديان ما قالوا أحدهم الرجفة الظاهر قالوا إن الصيحة صح فيهم جبريل صيحة هزت الأرض إحنا ذلحنا بالله كيف إن الصيحة الصوت نفسه الجناح للصوت هذا هنا كيف انها تأثر؟ الجناح للصوت يبله بيجي شيء بسيط وهزت الارض يعني وهزت بتهز البيوت وتخرب نفس الصوت ها صح جبريل صحيح خربت البيوت وإيش يعني وك ما بلنا بعضهم بيقول ما عد لي إذا لأن الكلام الاول قالنا هذا مرجفة وإذا هنا قال بعضهم قال مصيح ما من اللي قال مصيح ما بلذوله. الصيحه دي انت من رايفه صلى الله عليه وسلم حكات ذكر وذا وين بله العاد لا هو وضام <تصفأ> م... هو... يشعط <تصفأ> <تصفأ> إنهم شو مال أولي قلت يعني ذكر قوم اللي هو من البداية من اللي كان كلن يعني كلن منهم كلن عادلهم لا خلمنا مز كلن سادجين كلن عادبنا كلن, عادل. كلن فمنهم ما فمنهم عارفنا على حاسين ها ودي ببين شو مكتفي وعادنا نموت نقول عادنا بود ولا ولا كلن عقبنا بدهم يعني كلن يعني احترقت ده بان قلت الناس عقبنا بدهم فما أدريهم جاءهم حاسين ما أدريهم وش جاءهم صح سأله عن شو النبي يعبر بعض المرات بأن الرجال مرجفة. بعض المرات يقول الصيحة. فيشين أن الصيحة إحنا دا... يعني إذا حين لنا إحنا قد لنا خيرة حين قد يسمعنا بقنا قصاديا الصوت, بي. الصوت بيأثر إلى إلى حدة. ما بتفهده. <تصفيق> ما يشينها حدة رجفة. إيه قد رجفة. ما بل إن حين يقول صيحة يعني سبب الرجفة. قال كنا... فمنهم من أرسلنا عليه حاسبة ومنهم من أخذت صيحته ومنهم من خسفنا به الأرض هو قارون لأنه كان بيفتخر بملكته وأمواله فرجع ففتح الله الأرض وانشقت الأرض واي ويعني غاب فيها بيته وأصحابه وهو وزمله وأموال كلهم ورجع ثلاث فقال هذا ومنهم من خسفنا به الأرض ومن من اخرجنا وهم ايش كثير عن قرن واصحابه وما كان الله ليظلمهم ليه بيذكر كل دوله فكل من اعني من هؤلاء وقال وما كان الله ليظلمهم ايش الله ما يمكن نقول ما كان الله ليظلم ما يمكن نهي فلا الله بهم هذا ما هو اذا ما هو العجب بسبب اعمالك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هم يظلمون أنفسهم ولا رضوا اسمعوا الحديث حتى وصلوا إلى هذا ما وصلوا إليه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتها وإنه هنديوت إلى بيت العنكبوت هذا الذي ما رضيه يعبد الله ولا رضي يسمعوا للأنبياء فيرضوا يرجعوا إلى آلهين أخرى يستيجوا لدعوه آله أخرى ما بتنفع حمزة العالية ولا بسوي لهم شي بسر كلهم كيف سوا ربي فهم ما سفرت لهم شي فقال ذولا مثلهم مثل هؤلاء هذول الذين أشركوا بالله وأشركوا بالله وعبدوا الأصنام. قال مثل من إيش؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. كما مثل أنكبوت اتخذت بيته. مثل حين يع إيش؟ قال مثل مثل حين تعتمد على ب بي ب بيت أنكبوت. بي مرب إيش؟ مثل أنكبوت حين تعتمد على البيت. البيت حتى أضعه ما يمكن تسويه هنا. يلاقيه. يشتى يقول إنه إسماعيل على الآلام. مثل حين واحد على بيت أنكبوت. وش بعده ينفعك؟ ما هو البيت عنك ما يمكن البيت عن عنك طاية ذي <تصفيق> ناه لكن هم هم ناه هو ما بيشبره لا ما بيعمل هو أي حاجة باي ما حاجة باي خرده هو ناه لكن ما بيت يحميها ما بيحماها اي حاجة باي خبرته باي تجدد اي قال هم الحين يتخذوا إيش قال مثل يعني بيعتمدوا على عنك الحين يعتمدوا على إيش ما جا ما جا ده كما حال العنكبوت يتخلس بيته وان اوهن البيوت لا العنكبوت اوهن حاجة يعني ضربها الله مثلا يشتي محكمه بهاجه تدي اضعف حاجة الحجار ما يمزبر له شيء تحميهم لانها ما بستر ما بستر لا يعني ما لها اراده ولا لها فعل هناك ما بستر تحمي نفسها لو يجي واحد يدكها ما ي... ما مزبرت شيء عاد ما تحمي غيرها إنت إذن هذا بعد في آخر هذه هذا كلها كلها أنت من الله منهم ولا سبرت عليها سمشي ولا نفع سمشي إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم يعني الله يعلم ما تدعون من دونه ما بشيء كل الذي بتدعونه ما هو شيء ما هو أي ما هو شيء ولا هو يعني ما له أي يعني ما هو ما هو في مقام الإلهية ولا هو شيء حتى إيش يكون حتى يعبد؟ المنبيع <تصفيق> نعم. يعني ما بش ما هو شيء ما هو شيء يمكن أن يعتمد عليه ولا أن يعبد وهو العزيز الحكيم الله هذه هو العزيز ذي لا أحد يغلبه ولا أحد يظهره فلذا المفروض أنه هذه المفروض أن الإنسان يلجأ إليه واحتميبه وهو الحكيم هذه تطرفاتك كلها حكمة وصواب فينبغي أن, أن الناس كلهم يتوجهوا في عبادتهم لو يعملوا باعش ما جعبه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمين يعني يقالوا بل يسها إسخروا المشركين العرب من من بعض كلمات القرآن. حين يشبه بالعنكبوت كبوته، ومرة يشبه بالبعوض، ولا بالدبابه. قالوا ها قد هب قد بهبنا قدوف الدبابان والبعوض وال... بيتكلموا يعني يعني يستخفوا بالقرآن، لكنهم ما س استطاعوا الله مسال بهذا ليبيين أن الشيء يعني لل للدلالة على الحدرة. صح إن الشيء ذا حقيرة لكن بمثل بها الله اللي على على هم ومداري إن هذا الشيء أنسب للحقارة بيت العنكبوت أنسب شيء للأجزة الضعر وش عد بها أبع... بيت أضعب من بيت العنكبوت يعني إن البيت عادة يلجأ إليه واحتمى به عادة من البيت وهم مثل هين يجعلوا لهم حماية واحتموا بهذه الآلة هذه ما ماهلان في بيت العنكبوت فهنا إذن التمثل بيو مناسب وبالي لا بعد العزوز لأنه بيصور لهم بعضهم رح يصور لهم يعني عيزهم أي عيزهم وكل يعني بيجوء الصورة مناسبة يمثل بعض عشي يعني فالوعدة هذا الشيء هم بإمعار في الله لكن أنا مبلغ نعتقد إنهم إنهم حين ما عاد يشتروا وما عدروا وشي يقلوا بيلفق بأي كلمة بيلفق بأي كلمة بيلفق هو بيجاوب على الجهة لا يعني بيجيب عنهم الجهل. ماذا؟ بس بس عنك بيجي للضعة. قال وثلك الأمثلة نضربها للناس وما نجلها للعالمون الذي بيفهمو بيدرون بالذبيح. يعني بيدرب خم يعني إذا ما عاد دروب هذا الأمثلة ما بي... ما أي عالم أي فاهم أي شيء يقول ما بيدري بها الذي يفهم. فإذا ما فهموا يعني من ما بيفهم. ما بيفهم هذا الأمثلة والتمذيل هذا الذي يفهم. لا لا العالم اي واحد أدي أدي يفهم أذى من أذى قدوا بيستريفهم وأذى <تصفيق> بيدفهم يعني إن ذي ما يفهم إن مثل المجنون <تبار> لا إشي العالم اللي بيألمه زال زال عالم يعني بيدرك نعم مرات بها كذا عالمين يعني بيدرك هو ذي بيألم ذي يفهمه يعني بيدرك الأشياء يعني, يعني مين يقول لك ما بي ما بيدرك ما بي ما هو داري ذا الذي يفهم يعني إن إذا ما فهم فوت عارض فهم إنهم فالواق عندي يفهموا وقلنا لكم ما بالله هم مع قدوها اي يعني قدو تخبط مع الدروش يقولوا بيلفخ بأي كلمة كما واحد بتناجه ولا عدد راه يقول بيلفخ ما كلمة با يتبرتي عليه اكثر يعني با يتبرها الكلمات هو ولا جهد يثبتها ولا جهد يزويه قال خلق الله السماوات والأرض بالحق الله خلق السماوات والأرض بالحق يعني بغرض حد لجل الناس إيش يجلس كنوا فيها مثلا في الأرض ويستفيدوا مثلا ورجع وجل أيضًا لجل الناس يعني يتأملوا فيهما إذا لحياة الإنسان ولجلهم الناس يتأملوا في خلق السماوات والأرض لجلهم في, والأرض في, والأرض في, والأرض في لا لا على الله يفهموا قدرة الله وعظمة الله هذا غرض الحد لجلهم يفهموا ينتبهوا ويرجعوا ويعملوا إيش بما جاء في الله حتى يكافئهم وين عايشين في نعيم دايم يعني ما هو على ما بيبروا دحينه إما لو العالم كذا كل واحد يأكل الثاني كل واحد يأكل الثاني والحياة كذا سابرة مستمرة ولا عب حساب ولا عدام ما ذهب ما ذهب تمن ذهب دخلو كم يخلي ذا وذا وذا يأكل ذا وذا يأكل ذا وذا يضرب ذا وذا يحر وذا يبيد الآلاف وذا يقتل الأطفال وقتل النساء ويكتل ويخليهم كذا لا مهم لها عادة حقا ايه لو ما بشي هناك حساب وعقاب وينتقم و... الله وينصف لكل واحد اذا الله ايش خلق الله السماوات والارضة بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين هذا قال في يعني تعمل واحد في خلق السماوات والارض يدري بأن فيه عاية وعلامة للمن كان لمن فيه لمن هو قابل عنده استعداد وهم المؤمنين يلي بيقبلوا لأن هذه ما يقبل ما أدري يستفيد منه يعني إلهم بيروا مايروا، هذي ما, ما بيؤمنوا ما, ما, ما جاء فيها من في لهم ما جاء عليهم قتل ما أوحي إليك من الكتاب، وأذن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأذكر الله أكبر، والله يعلم ما تفنعهم قالت له ما أوحي إليك من الكتاب، أتل عليهم الذي لدى عليك الكتاب في القرآن وأذن الصلاة، أهتد الصلاة القويمة لأن الصلاة هذا لا أثر بالك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء يعني كان هو أجل الصلاة هو يدرب الصلاة يتعرفه ويتعلمه منه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال الصلاة يأتي فيها الإنسان جويما قلنا لكم ما الأوامل بالصلاة في القرآن ما تقول فولا كلها أجل أجل يعني هي الصلاة جويما مستديما كاملا والصلاة هذا لا تأذيب عجيب لكن دي بأتيها حقا يفعلها حتى يفعلها والله يتنفعك كما أراد الله ونرى الصلاة فيها المفروض فيها دروس عندما يجي الإنسان يقوم بيحاول إنها إيش يعني بيستشعر إنها بيعبد الله بيفعل كل الحركات حتى الحركة لو في لاحظة الحركة تقوم وتجلس وتقعد وتسبيل كلها يعني فيها انقياد تام لله هي عمرك الله تقوم تقوم هي عمرك ترفع تركع. يعني حين يستشير واحد هذا الأمر من أذم لأنه أمر أرتعد من أمر أذم وسمك وسوي كل فرد بل أمن في الأوامر الله كلها يعني إن لكن إحنا ما عاد نستشعر هذا الأمر ما عاد نستشير إننا نطبق في كل الحركة في كل فعل حتى الذكر في النذكر هذا رشى يعني لعله يذكرنا بالله وسدر إنك تستوي ذا إن الأشياء إنسال أوامر الله قد نعرف يعني دالحين فيها أبوك ما كما أكتر خبر مدياش؟ بيعبرن بعض تمارين بعض التمارين من مراد بها تقوية الجسد؟ هذا النجاس. على انضباط. اشتهي انضباط جمع. يقول إلى اليمين دور دور إلى اليمين. ويقول كلهم حركة واحدة. ولا يقول <تصفيق> إلى اليسار. ولا يتحرك. قدام. ولا يرفع يده. ولا ويقول كلهم حركة واحدة. اشتهي يعلمهم الانضباط كيف من يكون يسمع. لكن يمتى يعني لا في خارج وجوه بسرعة سوي كذا فعل كذا وياهم يحاول يمرنهم على دش يقول عنده قابل لي ال ال حتى بدير العسكرية فنها هنيها الآيات الصلاة نحفظ فيها يتعلم واحد كل شيء لها واحد امر الله ان الله في أمرك قلت قعدت قعدت قدمت سجست سجست قلت ركعت قلت يعني كل فعل تمتثله أمر الله أيضاً تتشير هذا الأمر إنك تمسك الأمر الله يعني تدرك إن الله معك وإن الله معك يعني إيش وتتعامل مع الله إنك وطيع لله بيجو بإحساس في القلب كله وبأنه يجيب متابعته وأنه يجيب طاعته حتى إذا هذا بيسمر في القلب إنك ما عاد يمكنني تعذر نفسك المعضية. بعدك بعد الصلاة هذا هذا الصلاة يمكن وتعرض للغوايا معه ماذا كراهين؟ أنك تذكر ربي تذكر لأن الإنسان هنا يذكر ربي يذكر جهنم نذكر هذا ما عبثك كأنه يجي للشحنة من الإيمان في الصلاة هذا في التشتنه عن فشاعة المنكر بيخليه. بيخلي عيش بيخلل معاصم بيخلل المنكر وبيخليه يسد من بعد الواجبة إذا هذا دي متأثر الحين جواحد جاء دي امتثال الأوامر مشكلة اثناء انهنا بيقضي الصلاة بالعادة بيجي واحد ويبدأ يصلي ويكمل بعض يترخمات لكي يترخم منه بيطيع الله في الثاني يسوي فضع كل فئل يمتثل أمر الله في كل فعل تمتثل أمر الله بيطيع الله يعني يعني تطلب من الله يعني إليه يعني أنه يقضيك الأجر العظيم على ذلك وتترجع من الله ذلك هذا ليه بتأثر في الإنسان يعني حتى يجوب أوقات للصلاة تقول له لا يجي وقت وروح تنصلي لاك تندع لو معك عمل تتركه لو معك حاجة تقول خليها بعد صلاة الصلاة هذا هنا من أهم بهذا بتتأثر في الإنسان تخلي يعني يهتم ربي أكثر هذا إذا الصلاة هذه بيصلها كذا ما هو ما بلا يصليها يعني بعادة وعلى بيسبر مثل الناس يسبر لا بعده يصلي ويكمل يصلي ما في دريم شي سوى الله يجزاكم صالحًا ما أتاني صلي حاجة في ذا هي يعني مشكلتنا العادة هي ما بلا عادة يعني فرد بعض الناس الله بفرد وتحاول مع الناس كما خرج في مجتمع آخر في بلاد مثلا فيها كفر واللابساد والله والفسراء باي بطل عادي بيتم مع الناس لكن هذي بيسوي اللي من هم الله ما هذا ما يبغى الله بين الناس ما يعني بيسوي هذا وياش ما جه هذا لا خلاص ما بيصل المذا لا لأن كل بيجا يدري إن في تحت الأوامر الله إذا افترات تنهى عن شيئا أو المُنكر بتعي بتخيل الإنسان متعدي أنت تقولنا لك إن الله فرّك الفرّ في خمسة أوجه كأنه لجل الإنسان لجل كأنه لك يعني شو حناه من الإيمان والتقوى تستمر معه فترة تستمل إيه تستمر معه فترة لأنه وكل ما ضعف فيه يجي له محاضرة محاضرة عثرة وفيها تفكير ولا وهدته وغيرت فوق الخرب وعثرة فاتت وضيّام ولا يوماً آخر مجنين هذا قال كان عدي يشتري محاضرة ثانية أو ثالثة أشياء تعيد. تعيد لك أن تقوي الإيمان فيه فالصلاحة تتوضع الله على هذا الأوقات لا شي هذا وغيره يقول لك أنها تتأثر فالإمكان هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن الله بسهل لي الإنسان محافظ على الصلاحة المحافظة على الصلاحة قدت وفق الإنسان ولو يمحك إنه تجعله يصبر يصبر إذا وديه كم باعث إمام كبير فقدت وفق هذا الصلاحة إنه يصبر في باجة الأعمال وببلاش يكون من عقل انه انا افلس السرعه وانت باو اصبح مؤمن اي اذا هذا نهي عن الفحشاء والمنكر الفحشاء والمنكر اي الفحشاء يعني ربما الذي يزهد في الفحش والمنكر الشيء اللي المثال في معنا اذا يجبر فيه يعني بالغ بالفحش والمنكر ما تستقر العقل بالطم انا قال اصبحوا زال يقول له والمنكر كل واحد منها عاد استقال الظاهر خلينا نشوف هالواقع كيف هاو فيه إذا جابها واحد صلاة مستقيمة في بعض التفاق يعني في الواقع الحيج والإنسان في الواقع حيج الإنسان يصلي ويمارس معاطي من ده قصور بثلاثة في بثلاثة ولو ما قبل معنى القصور يعني إنها ما صحة الرب ربي لكن قصور بالثلاثة ما جابها على ما أراد الله في عثرت فيها يحاول في يتبرى الصلاة السلحة أكثر ويستنبع أكثر ويستعب <تصفيق> واتلو ما أرحي إليك على ساتة التقنية حلو القرآن شرط والصلاة لا, لا, لا كانوا يتلو كل يعني التكاليف اللي يجيبها لك ويخبر لهم كتاب لا بأس لا أقيم الصلاة ليش ما يقولوا أقيم الصلاة واتلو ما أرحي إليك كانوا يتلوهم يعني كأنوا يبلغ الناس ما أرحى الله إليك من التكاليف وأقيم الصلاة وذكر الصلاة فيها بيادة في اهتمام لما أنها تأثير كبير هنا عبادة تتكرر الواقع في كل يوم حتى راح عبادة الصلاة <سؤال> الله فرضها حتى بي لو أنت كمل لو ما عبس ترد ما عبس ترد جملك أناك المس راح خلا لو ما عدت تتصير <سؤال> إذا إذا تتصيرت أشد تقول تحبك رغبة إذا تتصير الإنسان يصير حبك رغبة فواجعه لا لو ما عدت يهديك الله لو كيف ما هو الموضوع دام الصلاة خلا دام تبرس الله ما الصلاة خلو ليصل لو لو غيره لو أنت مثلاً مجد ما يجهدك تواجهه ودب له السرين سبباً قلنا رأي إذا يجهدك تحبك راهدك مجدد. لا لكن إيه تحرك راهدك كذا أبناء التكبير والسجود والكذا فإنه يواجب عليك السر تمام عاد ذلك الإنسان محر. يتحرك ترى فقط السر يعني إذا كما هو مريض مثلا مثلا مثلا مثلا يجبه أنا لا مجد راهد عجليه على ذلك راهد إنسان هي فريضة ومستمرة مع وفي أوقات كثيرة ومدرجة على الأوقات لأنها تأثر تأثير كبير لكن أيضا في الصلاة الله إن الصلاة كلها دي مذكور مذكورة بالأركان. يل ما واحد مبلغ بلا حركات دي بس دي واحد بيقرأ الله الله واتباعه ينتجل يقول وحدة سبحان الله النجاة الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله جواز الأركان الله العلاض حندي جوازات ويقرأ القرآن جوا واقف ويسير كلها أربعة فيها لكل الله فإذا قال ولا ذكر الله أكبر يعني تعنى أكبر هو المسألة الأكبر حين تذكر الله فتذكّر في فيها بس الله ذكر الله ربما ما بالمعنى إما ذكر الله بالتل باللغة تذكره وأيضاً بالآية بالمعنى تذكره بقلبك أنت تلهم ربّي تلدكى. إيه ذكره يقول ذكره هذا يعني في... يعني تشعر ذكر الله أكبر هذا هو أكبر ما يأثر في الإنسان هو حد. أكبر شيء من أكبره لا ربما هو أكبر في التأذير على مغنى عن الفحشاء والمغنى لا. لعن الله أكبر. إذا عن الفحشاء ومنكر ولا, ولا الله يكبر ربما ينبين منها أكثر وأكثر تأثيرا وأكبر يعني في الأجل حيات الإنسان وفي السواب عليه أكثر وأكثر والله يعلم ما تصنعون يعني يعلم كل أفعالكم ما هو أجمع مضيئ لأي شيء كل ما ديكري. كان الإنسان قلنا لهم بسم الله سبحانه وتعالى فرد الواحد في فرح. كل حالة <تصفيق> في حاجة فيها. حاجة فيها ما المقصود؟ ما أقصده صلاة وقبل صلاة كريمة نقول سبحانك. نعم. أكبر حالة في هذا الزمن ساعة عند ذكر. ما وجد أحد مكان زعم جاهد كلها. نعم والله يعلم ما تصنعون حالم بكل أحوالكم بكل أعمالكم ما هو إيش معنى العلم هنا. نعم يقول لنا قلنا أنها كل شيء بثبب على بثبب على كل شيء. اي عمل تعملك ما تاب عليه اي عمل في كل حركة في كل سكون في كل كلام فهي راح تاجر عليه اي هنا في كل فعل في كل انفع يعني ما هو ما بالشاي بابي واي مخالغه ايضا الله عالم فيها لامبال في ايش بيحاسب على كل صغيرة وكبيره فيجازي على كل عمل خير فيجازي بال يعني ب بالثواب الجنة وكل ما كل ما فيها أو تسير في واجب يعاد في الجنة إلى هنا سورة العنكبوت صفحات 402 واثنين أول الصفحة آية ستة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بعثة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم عشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واتعة فإياي فعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نام أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من جابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن فألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبصد الرزق لمن يشاء من عباده ويبذر له إن الله بكل شيء عليم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 أو لم يروا أن نجعلنا حراً آمناً ويتخطه الناس من حولهم، أَفَبِالْبَاطِنِ يُؤْمِنُونَ وَبِنَعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَ أَلِيْسَ فِي يَهْنَمَ مَسْوَلٌ لِلْكَافِرِينَ والذين جاهدوا فينا لنهدئ إنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحمد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل. قال الله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالله أحسن. هنا في المجادلة والنقاش المفروض أن الإنسان لا كن يناقش ولا يجادل إلا بالأسلوب الحسن. يعني يغرضك أنك تفهم الغير فقر وبأحسن طريقة بأس بأنسب أسلوب يعني بحيث أنك ما ما تجرح المناقش لك ولا تسير إليه بالتي هي أحسن يعني أحسن طريقة يمكن أن يكتنع بها هذا قال الذين عايش آه أهل الكتاب لا تجادل اليهودي ولا النصراني إلا بأحسن طريقة اذا عندما ما تناقش مع مؤمن ولا مع اي واحد من المسلمين المفروض ان تكون تتبع يعني بالاولى ان يتبع واحد الاسلوب الحسن احسن طريق احسن اسلوب تكلم معه يعني بادب لا تسيء اله لا تكون فضل معه تحاول انه يفهم فقط تحاول لا يتجرح شعوره لا يجو من النقاش الا انك تفهمها الحقيقة قلنا هذا إذا قد أمرنا الله بهذا الكلام مع اليهود والنصارى فالمفروض مع المسلمين بينهم البين بالأولى وبالأرجح ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم لكن من كان هناك يعني ظالم يعني يعني قد يستغل النقاش ما قصته من النقاش الفهم ولا المعرفة إنما قصته الإساءة بأي طريقة فهنا لك إنك إيش تجرحه وتسيء إليه وتأيي تحاول تكبتة إلا الذين ظلموا منهم سائر ما استعمل معهم أسلوب ال الفض أسلوب الغ الغير ما يعني إذا الشخص ما قصته ما, ما قصته إلا تخريف الدين ما قصته إيش ما قصته مفاهيم الحقيقة ولا قبتها المعرفة إلا الذين ظلمونهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم هذا من الإرشاد الإرشاد إلى أسلوب الحسن كيف نتعامل مع اليهود قال يعني الآن رح نكون نروح نقول أنتم يعني أنتوا على باطل أنتوا على ضلال أنتوا كذا أنتوا حاجة تنفرهم ترقال قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم يعني إحنا مؤمنين بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم هذا فيها أيش يعني شها جذب له يعني أيش وخليه يستأنف مع الكلام يخليه يتقبل ما هو تصدمه من أول وهلة بأنه مدريه وش هو حتى أنه معي يتقبل منا. فالذي دل نبهنا الله ارشدنا قال قولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم لان كذا قلت وكذا با تخليني ايش مجال ابي يشتي يعرف با يخليه يتعرف لكن ربما له بلا شيء من البدايه ما يسمع لو لو يشتي لو يشتي يعرف الحقيقه بعضهم. بعضهم بعض الناس لو اراد معرفه الحقيقه يعني ما تناقشي باسلوب فض وتقوم تهاجمه ما يجمع من فرمنا فقال إذن نبهنا قال قولوا وآمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون نحن جمعة حتى إذن هذا الأسلوب ستستخدم معهم حاول تبصر العبارات هذه بتكون تكون صادقة وبارتح لها لأن هذه العبارات صادقة لأننا مؤمنين بالذي أنزل إلينا ولا فيها معنا الكذب ولا أهي نحن مؤمنين بما أزل إلينا القرآن وما أزل إليكم وهو التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى وإلهنا وإلهكم واحد إحنا ابن عبد الله خارج السماء والأرض واحنا بن كلنا مسلمين له فحاولوا يعني إنك من يعني ت يعني تدخلهم عم بأسلوب حسن حتى تستجيبهم وتحاولونهم إيش لا تنفرهم تخلوهم يفهموا الحقيقة وكذلك أنزلنا إليك الكتاب هكذا فيه بيان وفيه يعني إيش فيه بيان وفيه بلاغة وفيه يعني أسلوب جميل هذا كهذا نزل الكتاب كل الكتاب فيه أدب وفي أسلوب يعني أحسن الأسالي في تعريف الناس وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به هناك من من أهل الكتاب وقنا في عبد الله بن سلام هذا من علماء أهل الكتاب علماء اليهود آمن به هناك من علماء أهل, أهل الكتاب علماء اليهود من آمن بهذا الكتاب لأنه قد وجده موجود إيش في كتبه قال فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به ومنها أولئك أيضا من العرب أيضا من يؤمن بهم وما يجحد بأياتنا إلا الكافرون ما يجحد ويمفي آياتنا يقول ما هو صدق هذا القرآن ولا ما هي صدق هذه الرسالة إلا الكافر الذي ما بي الذي ما بيرضي يعتب نعمة الله عليه إلا الكافر كان بي يعني بيجحد نعمة الله عليه لأنه المفروض أن, أن أن أي إنسان يتذكر نعمة الله عليه يؤمن لكن دولا دول دي ما بيرضي يشكر الله على نعمته ولا يفكر ولا بيفكر نعمة الله ما بتذكره هذا الأمر؟ ما الذي يحدث؟ يعني ب... الذي أنزلنا إليك الكتاب الكتاب الأول. قال فالذي نأت قال إنه وكذلك أنزلنا إليك الكتاب يعني القرآن. فالذين نأتينهم الكتاب يؤمنون به يعني يؤمنون بالقرآن. ومن هؤلاء, من يؤمنون. ومن هؤلاء أيضا من العرب هؤلاء غير أهل الكتاب يعني مكة يعني. منهم أيضاً من يؤمن بالكتاب وما جهدوا بأياتنا، إذن في الشيء يدعو إلى الإيمان، ولكن ما الذي ما بي... الذي يكفّر نعمة الله ولا بيحاول يشكر الله عليها؟ قال هذا هو آش الذي بجد آش آيات الله وجد القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لا كتاب المطين يعني هذا أيضاً مقول مقولهم يعني مقولهم حتى لا يثبت عليهم الأمر عندما تأتي أنت. بكتاب أنت ما تستطيع لا تقرأ ولا تكتب. وتبلي عليهم كتاب كامل كتاب فصيح بليغ ما يستطيع وجمعة يسوى مثله. حين جواند ما أنت بصير تقرأ ولا تكتب. يعني قد لو جواند بصير تقرأ ولا تكتب قال يقولها ما بلا أنت تعلمت تنتهي من كتاب ثاني. ترى تنتهي في كتاب ثاني ولا بتتعلم وأنت بتسجله. لكن حين جواند أمير قالوا إن أيضا مناسب. يعني حتى لا يعني يدخل في قلوبهم أي شك. إذن قال وما كنت تثلو من قبله من كتاب ما يعني كتاب ما مراد كتاب كان بلا كتابه تليله الكتاب يطلق لهم بلا صدر يقال كتاب كتابه يعني ما كنت يعني ما كان بالتجراء ولا حاجة أي كتب ولا بتكتب اي كتابة ما هو ضروري كتاب يعني مثل مجلات فيديو كبير وما كنت أهتثلو من قبله من كتاب يعني لا تكتب ولا أي شيء. ولا أي شيء أي كتابة ولا تخطو بيمينك إيه ما كان بتجريها ولا تكتبها كتبها يعني لا تقرأ ولا تكتب هذين بنقول إحنا إيه ولا تخطو بيمينك يعني ولا كان بصر تكتب إذا أنت لا فأنت تكتب ولا تكتب. أنت تقرأ فوق يعني أمي بالنسبة للقراءة والكتابة يعني إذا إذن وله جعلنا كذا إن المبطلين هم ذي بيشككوا إذا الأرثاب المبطلون يعني لاقون جعلناك يعني قارئ وكاتب يعني من من يتعلم يعني من يعرف الكتابة والقراءة المبطلين النبي يعانده طبعاً بيدلوا ها ما هو ما بلا بلسبره يعني عبّت حاجة بس لكن نلاحظ حين يقول الرتاب المبطلون حين يقول الرتاب المبطلون نفهم منه حين يقول الرتاب المبطلون يعني إنما فرض يعني حتى لو جاء النبي بيقرأ ويكتب وجاء القراءة اللي ما هو ما هو يقرأ؟ لأن قلت في إعجاز الحالة. ما الإعجاز كان النبي أمي بس؟ كان القرآن نفسه. معجزة ما استطاعوا يكتب مثله. حتى لو النبي بقرأ الكتب. يعني إن أما بالنسبة للمؤمن والمن أراد الإيمان ما ما من الكابرة مشت. ما من حصل فيه أي شكل. إنه يكفي أن يكون إعجاز القرآن يكفي مثلا ولا يكفي أي معجزة. إذا يعني لو جعنا يعني لو اخترناك وأنت قادر على القراءة والكتابة، إنهم من يرتابوا يعني الدولة دي بينكروا القرآن وينكروا رسالته، من يقولها ما بالله لا بيقرأ مكتوب يعني من يشك فيهم ولا من يفهم شك لكنهم يشتم يعني في الواقع يعني ليش قال المبطلوني؟ في الواقع ما هو يعني يدعو إلى الريب هذا الأمر حتى لو كانت تقرأ وتكتب. أبه دليل على أنه من عند الله. كونهم لم يستطيعوا أن يأتوا بصورة منه يكفي. هذا أي واحد يشتى يعرف الحقيقة بيفي يقتن. هني يجيب كتاب ما يسترو كلهم مع أن العرب قلنا لهم في ذلك الوقت في قمة الفصاحة والبلاغة. يعني في أوج البلاغة والفصاحة في ذلك الوقت. ورجع يجي ولا يسترو كلهم ياتي بقرآن مثله ولا يسترو ولا بعشر صور ولا يسترو ولا بصورة. في يعني إنه ما أدى من عند الله ما أدى من عنده ما بلاء من عند يعني شيء زماض. <تصفيق> قال إذا قال إذا نرتاح المبطلون يعني قلنا لكم أم المؤمنين فلا ما من حصل لهم الرأب لو كان في قراءة تبص بين ما المشكلة قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أُوتوا العلم يعني ما كان بيكتب ما بلا أيش ما كان في قراءة يكتب ما بلا أذل الله إليه في حفظه هو وأيش والمؤمنين كان بيحفظه في صدورهم كان بحواره رسول الله في صدره ما أنه بيكتب في كتاب ولا إنه في كتاب بيقرأ منه في صدور المؤمنين يعني النبي وأمير المؤمنين وعبد الله بن مسعود وغيرهم وبيب النكاب وغيرهم من, من كان يحفظ القرآن يعني بلا كان يحفظوا في صدورهم إذن ما هو ممكن أن يقولوا هذا ما بلا يكتب الأولين بيقرأ ما بشيء أترى ما بيقرأ ولا بيكتب وابلا جاءوا يعني نزل على النبي وأخبروا الناس به كانوا يحفظوا في صدورهم المؤمن دفوا ما الله ولو ولو ولو إيه ولا ولا ولا لو ما إيه ولا لو بلا لو بلا يتكرر إذا ما حفظ في اول مرة لكن نسيه بلاغة فلان بلاغة وفصاحة عجيبة بتتبهرهم بيتسببوا زيادة أكثر إيه تيجي كلام جميل الى بعد الحدود ما هو يعني دي ما يعني ما بيشن هذا نعم قال لك بل هو آياتٌ بياناتٌ في صدور الذين أوتوا العلم قاله أوتوا العلم يعني ما هو أي أي ناس كان بيحفظه وما أجحدوا بأياتنا إلا الظالم أذي بجحدوا ينكرها ما هو إلا الظالم أذي ما يرضى يعترف بالحد وبيعرف الحق يعني ما بقدر بيعرف الحد ما بلاش بينكروا يعني ما هن مجحدوا لأنهم ما عرفوا ما بلا الظلم الحقيقاه وظلم أيش هو ظلم أنفسهم وقالوا لولا لا انزل عليه آيات من ربه هذا أيضا من العناد والإنكار والم... وال يعني والاستخفاف ان بعد ما ينزل ايات من الله بياكلوها لو كان انزل ايات يعني ما ما يجي الله مش لا ايهات ولاات قرانيه ايش كره ايات, آيات قرانيه قرآني تنزل عليه. يعني ليه ما بده يجي ينكروها تماما لا انا ما على ايات يعني انزل الله كلام انزل بكلام قراني كامل ما قرانك اجى مستراح ولا لا قد نزلت اياتي يعني عبارات من عند الله هم قالوا ما هي ما عند الله صاير له الله كان في على آيات من عند الله اشت... يعني اشتوا اشت... اشت... ينكروه تماما تماماً مثل المعيزات المعجزات مثلا بيجي النبي بمعجزته سنتين وثلاث وقالوا ها صار يجينا نعمه اجزه لو كان معك معجزه وين جا يعني ما الغ ما يمشي الا لما يشتون مثل إنهم مثل كتب السابقة كان بتنزل الكتب السماوية كتاب كذا كتاب مكتوب في ورق وربما إنهم يشترون هذا العام. لا يشتون ربما إنهم يشتروا كتاب ينزل من السماء مثل عليهم في أوراق مكتوبة جاء هذا تنزل من السماء ما أنزل على الأنبياء السابقين كلنا رحمه كل الأنبياء السابقين كان تنزل عليهم الكتب دي مكتوب, مكتوب مكتوبة وجاء هذا وتنزل على النبي بلا إغرافها لكن النبي ما كان بهذا الطريقة، لكن المفروض انه حد في هذا كانه ما هو بهذا طريقة حد في هذا زيادة كوزه الذي لذيه بده يعرف، وذيه عارف إذا ولا ما حاج. يقول ه ليه ما جاءه كذا؟ عني مع أنه المفروض انه أوضح هلهم؟ فلذا قال لو هبنا في دراسة من بواش؟ نحن من كتاب وتقولها ما بلغ؟ قال وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله كان ها عليهم فهمهم أنك أنت ما هو الأمر بيتك الآيات هي من عند الله هو ذي بنزلها على إرادته وعلى ما يرغب ينزلها واحد ولا بالطريقة هذه إيش يعني ما الأمر بيده حتى لا يعني يتجلو أنك أنت إيش ما أنت إلا مأمور ما ومسير قل إنما الآيات إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ما بل أنا محذر لكم نذير يعني محذر مبين لكم الأمر أو بحذ لكم بأج حتى يتضح لكم الأمر. قال مو يعني يبين لكم الحقيقة. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب أتلا عليهم ما أتفاهم دليل على صدقه وعلى صدق هذا القرآن إن إحنا ندنا كتاب نفس الكتاب المهرّض فيه. لأن ذي إعجاز ما يعني ما استطاعوا أن يأتوا ولا بسوره مثله. في فيه ماذا كتاب؟ يعني المهرّض فيه, فيه ماذا؟ أو لم يقيم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم وتملله عليهم ولا يستطيعوا سوى مثله إن في ذلك رحمة ول في رحمة وذكرى لكم يوم من هذا الكتاب وهذا الرسالة فيها رأيش رحمة في إن فيها رحمة للناس وذكرى وتذكير لأجل لكم يوم يؤمنون الذي بالذهن تبه ويعرف هذا في الرحمة يكثير المفروض أن المفروض أن إنهم يسابقوا لان الفلق واقع بيستنجدهم هذا الكتاب بيستنجدهم من الغرب بيستنجدهم من الهلاك بيستنجدهم يعني بيستنجدهم في الدنيا من يعني الحياة التعيسه في الدنيا ومن الهلاك في جهنم والخلود في جهنم فالمفروض انهم يفرحوا به فقال ما في هذا قال ايش ما في ذلك الرحمة هذا ولا رحمة لكم ولذكره وتذكير لقوم اهل الذي بده لقوم يؤمنون لنا الذي حبوني يفهموا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا قل لم خلاص فين عيد تطلبوه يجي لهم بدله يجي لهم معجزات يجي لهم كذا يلا لنا قل كفى بالله بيني وبينهم شهيدا يكفيني الله شاهد على آه. يعني والله كيف يشهد له انه هو يقول له ان بالله شهيدا بيني وبينهم ما يشهد الله له هو بيخاطرهم لان ما طبعا الله لا يراه ولا يدرك بالحواس كيف يشهد الله شهد الله بصدقه بالمعجزات هذه المعجزات التي جاءت على يدي هذا ما تأتي يعني ما يعني ما أستطيع أن يأتي بها إنسان والله إذا ما هي إلا من شيء غير الإنسان غير إذ... يعني خارج إجر. يعني ما هي في بي... يعني في قدرة المخلوقات إذا هي شيء إلهي فهذا إشهادة من الله حين أيدني الله بالمعجزة فبيشهد لي بأنني نبي لأن هكذا كذا المعجزات وظيفتها تأييد الأمياء وتصديقهم حتى يدرى الناس ما آية أمية فالله إذا شاهد هذا كيف إذا عرفنا كيف إن الله يشهد يشهد بتأييد النبي بلا بالمعجزات؟ المعجزات الله كفى يش... به يعني كفى الله شاهد يعني هو كفى المعجزات هذه الحظانية ويقولنا لكم في الواقع هذه اشتري الحقيقة في دليل واحد ضروري كل نبي يجي لهم معجزة إذا ما ما معجزة فالمهروب يكذبه والله كم من واحد بيقول أنا نبي وأنا رسول إذا ما جاب شيء معجزة ما يستطوع الناس ما هو النبي لا يرضى وكفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض هو العالم بكل شيء وعالم بي وعالم بكم والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون قال لكنذير رح تسلك دورك بينات شوف الإيمان بالله وقبل ما اد الله وقبل بينات وقبل ما اجازات وما رضوا ولما ذاك الثنم يروح بدون ما احكي لك سلام مؤمن بس أنهم أذيو بيدي ويعرف ويتيقن إنه ما بيسوين كفر آمن بالباطل وكفروا بالله هذا هذا عليهم هم الخاسرون وما هو خسارة ما بعدها خسارة يعني وجه عبادتهم لشيء ما بيمفعهم بأي حاجة ولا بيسوين شيء ولا هداف عنهم أي ضر ما ينسوي شيء ويا من ذا وكما ينفشت تدل على الإيمان على الخالق الذي بيتحكم في الأشياء ويرج ويفعل و... ويرجع الناس وحاسبهم ويعاجبهم ما يرضى يومين وتبلغ معجلاتهم ما يرضى هذا قالها الخاتر خاتر لأنه يخسر نفسه ويخسر كل شيء يت... يعني لأنهم خسروا أنفسهم حتى أنفسهم برجعوا يصلوا إلى جهنم ويندموا أشد الندم ما خسارة مثل ذا الخسارة إذا الخسارة هي ذا الخسارة فالدنيا لو خسرت أنت مال ما هو شيء بالنسبة لخسارة هذا رأي لهم خاترين حد أولئك هم الخاسرون يعني كأنه لا خسارة بالنسبة يعني بالنسبة لخسارتهم أي واحد خسر مهما كانت خسارتهم ما يشيك ويستعجلونك بالعذاب هذا من شدة الواعد إنهم عبدوا الله إذا صدك فعجل بالعذاب بيستعجلوا بالعذاب يطلبوا النبي يسابق بالعذاب إذا هو صدك فمبالغه في الإنكار وفي الوثوق إنهم ليش على أحد قالوا يستعجلونك بالعذاب لكن بسر الله. حكمة الله الله ما هو مثلنا بيت حارب يرحيب يعاقب والله نحن بل نغضب إذا بسر مثل على أي تصرف ما نسترنا لكن الله ما في الغضب وقد الله يعني بنى مرحل الحكمة فقد أحدد لهم وقت كل واحد يموت فيه ولا أجل فما هو يمكن الله يعجل الهم ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب قد علم الله لهم بأجل معين يصلوا إليه ولا من أي من يحدد بهما لما يعني لما حدد الله أخر لهم الأجل ولو لا أجل مسمى يعني محدد حدد وقته لجاءهم العذاب ولا يأتي إنهم بعد توهم لا شر وبرجئيهم برجئيهم وهم ما هم ثنين ما قدر الله سواء هذا الأجل جهوا يجيهم في في الدنيا يموتوا والله جيلهم عاجبة يعني يعني قتال من المؤمنين يقتلوا يعني ايش ينهواهم وما هم متوقع إلا الموت ولا يوم لا يوم, يوم قيامه هم بأي طريقة يستعجلونك بالعذاب وإنا جهنم له بالكافرين يعني عجيب هؤلاء أمر هؤلاء كيف يستعجلوك بالعذاب مع أنهم إذا إذا وصل واحد في العذاب ما عجاه ذي ربك إن جهنم له محيطة يعني ما ما ما يش منها مفر لو يسوب ما يسوب يعذر يستعجلوا يعني كانهم يعني ايش امر غريب الى بعد الحدود الحين يستعجلوا العذاب مع ان العذاب هذا ما عاد يمكن ايش يخرجوا منه لو جيش يجي ما يجي ما هم الدنيا اذا تعذب واحد كذا ذا دار على يموت خلاص لكن ماذا عذاب دائم ولا يمكن ايش ولا يمكن يخرج منه وان جهنم محيطه بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم. سرقال بعد في هذا في هذا اليوم. اليوم قال يوم يغشاهم العذاب من فوقهم. عذاب من فوق وعذاب من تحت أرجلهم. يا الأرض كلها جيمثل جامب تغلي وجم رم يعني بتحترق ونفوقها عذاب حرارة شديدة إلى بعد الحدود ومن كل الجهات. يعني ما قادم يتحملوا ولا ثانيه. ورجاء باجي لسويته خلدو في هذا وقدم هذا لس. بيقولوا يلا عجلنا بالعذاب إذا صد. قال من فوقهم ومن تحت رجلهم ويقولوا ذوقوا ما تنتم تعملون هنا قالوا يقول انها العذاب هجبان عيد الضمير عليه قال يوم يغشاهم العذاب ومن فوقهم ومن تحت رجلهم ويقولوا يعني من هذي با العذاب يقول لهم يعني في هذا كأن العذاب بي بيسلط عليهم بشي يعني بجدة حتى كأنكدوا غاضب عليهم كأن بيصور بيصور غضب غضب الله عليهم والنار عليهم كيف إنها غاضبة منهم كأنها كذي بتكلم هن كأنها بتقول ذوقوا يعني الحين جيب بتقول بعطف وبشدة لأجل الكفار ولا وللم للمجرمين بشدة حتى كأنها بتقول يلا ذوقوا وطعموا ونرفع عليهم ذوق نعم يذوق يذوقوا ذوقوا معكم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأيها فعبدون هنا قلنا الإنسان قد عندما يؤمن بالله قد يتعرض للمضايقات يكون في مجتمع غير مؤمن ويتعرض للمضايقات حتى يضطر إلى أن يتنازل عن بعض الواجبات ولا أن يدخل في بعض المحرمات فالله سبحانه وتعالى قال إذا قد وصلتم إلى هذا الحد فانتقم إذا أنت في بلد ما يهذا المفروض أنك تغير إذا فيه منكر تغير فيه إذا ما استطعت أنت فيه منكر وقلت فيه خراب وما استطعت أنت تنتقل إلى مكان آخر حتى تعافظ إلى... على دينك مثل ما كان في مكة كان الناس قد آمنوا برسول الله بعض الناس قد آمنوا ورجعوا تعرضوا للتعذيب حتى أن الرسول يعني تعرضوا للتعذيب شديد حتى خافوا على دينهم فبعضهم قد يكفر والله. قالها أمر الله بالهجرة ينتقلوا فإذا قال الله يا, يا عباد قال ايش قل يا عباد يا يا عباد الذين امنوا ان ارضي واسعه فايا فعبد يعني لا استطعت ان تعبدوني في ارض معينه فارضي واسعه فعبدوني فيها فارضي واسعه فايايا فعبدوا قال لهم ايا يعني فقط انا التقديم تقديم تقديم المسعود قال لم تستطيع ان تخرج العباده لي في ارض فارضي واشعة يعني هاجروا وانتقلوا إلى مكان آخر وعبدوني حتى قمنا لكم كان المؤمن لا يتم إيمان هلا بالهجرة في ذي كانوا جلسوا في مكة ما تم إيمانهم لا بعد ما يهاجم يقول لنا يجلسوا يصدق إيمانهم لأن أصبحت الهجرة واجبة فلذا بيقولوا تجب الهجرة من المجتمع الذي الذي ينتشر فيها المنكب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدوني يعني فإذا لم تستطيعوا أن تعبدوني لا. أن تخلصوا العباد أهلي فإيايا في فأخلصوا العباد لي في أرض أخرى لأن الأرض واسعة كل نفسهم دائدة الموت ثم إلينا ترجع قال قد يقول البعض إذا خرجنا خلنا أموالنا وبيوتنا وتجارتنا وكل أمالنا بأن أرر أنفسنا بننتهي ننتهي نبجي لنا ذلك نبجي لنا بأن ننتهي بالموت قالوا كان الله بيقول وإذا جلست وبيتكم دوم هذا خميتين أما المسك كل واحد يموت كل نفس ذا الموت هذا وهذا ثانيا قد بيقولهم لا ت... ولا يعني لا يتأثر بهذا الأمر ولو ت تعرضوا لهذا الأمر وخرجوا وتركوا أموالهم وأول... يعني و... يعني تجارتهم خرجوا إلى البلاد اللي يحافظوا على إيمانهم الله ما هو ساء يعني إيه يعني ما هم يعني بايمر هذا الامر بسهولة باي عاجب كلهم كل من ظلم باي عاجبه وهم بايترجعوا ترجعون الى الله ويرجع أيش كل واحد باي حاسبه أنتم بايسيبكم على الهجرة وهم باي أيش باي على أيش على مضائقكم إذاً كل نفس ذائقة المفس ثم إلىينا ترجعون ورجع ترجعوا إلىنا جميعاً والحياة الالهية حياة حقيقية وكل واحد أيش نال جزاء فهذا والذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه آمن وعمل الصالحات وهاجر من من إذي آجلا يحافظ على دينه وعلى عبادة ربه قال وإخلاص واخل العباده لله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرف يعني بدل ما يخرجوا من بيسم بأن نسكنهم غرف في الجنة غرف يعني من أجمل الغرف حتى أن الأنهار تكون جارية من تحتهم أنهار طافية تكون تجري من تحت هذه الغرف إذن بايجي ذيهم قال هذا يعني لا يغسيكم بيوت ما هي شيء هذه يخرج قال قال وإذا خرجت وإذن يؤمن بالله وعمل فالحا حتى يعني لأن إحنا الآن وهاجر آيش في سبيل الله ولا هاجر إلى الله فبايسكن الله رجع في الجنة يبدأ قرف في الجنة طبعا يقول في الجنة يعني في يعني هنجي في حدائق مليئة بالأشجار والقرف والأنهار تجري من تحتها قال لا نسكن أن لنبغى أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار وإيش خالدين فيها أبدا؟ ما هم ذي ذيك؟ ما ذي عندك البيوت؟ لو قعدت ما لو ما طردوه ولو قعدت وإذا ما قعدت لا ترى وقاعد والله تخرب عليك ما أنت من؟ إما جي خراب فيها ولا خراب فيها أنت إذا سلمت بعد موت أنت ما أنت جالس ذاك المازة باجي الخورس الأنهار تجري من تحتها ومن أحسن الغرف وأوسع غرف على يعني أكثر مما يتخيل الإنسان. ومع ذلك يتخلد الإنسان فيها دائم لا ينقصها منقص ولا يهم لا ينتقل منها ولا لا يخرب فيها شيء ولا لا يمل شيء قال لا خالدين فيها نعم أجر العامل هذا ما أحسن هذا ال الأجر لكن أجر العامل الذي يعمله الذين صبروا العامل الذين صبروا يحتاج إلى صبر الدين يحتاج إلى صبر مثل مثل أن إذا تعرض مثل هؤلاء تعرضوا لل إيش للمضايقة فروا بدينهم وهاجروا الى كي يحافظوا على عديانهم فتحملوا مشاق يعني ترك الوطن هذا في مشقة ايضا قد يكون في خسارات كثيرة نترك امواله تجاراته ومصالحه يحتاج الى صبر اذا المؤمنين اذي صبروا يحتاجوا الى صبر في مثل هذا الشيء ايضا بيصبر الانسان حتى على الطاعة اذي يسترني واضب على الطاعة ولا يخلي ولا يفرط فيها هو صبر ايضا الصبر عن المعصية فذي إذن الإيمان يحتاج إلى صبر صبر في كل شيء يتحمل كل شيء لأجل, آجل لأجل الدين لله فقال هؤلاء إذن ذي قال لهم أنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العامل الذين صبروا في كل هذه المعاني وعلى ربهم يتوكلون قال وعلى ربهم يتوكلون وش يعني وعلى ربهم يعني ولا يتوكلون لا, يت... لا يكلون أمورهم إلا على الله ما يكلوا أمورهم إلا لا حتى على أعمالهم. هنا قلنا لكم أيضا توكيد يعني التقدم على ربهم يتوكلون قال فرق بين قول يتوكلون على ربهم يعني بيأسمو على ربهم وبأسمو يأسمو على غيره لكن على ربهم يتوكلون تقدم المعمول يفيد الحصر يعني فجب ما بيأسمو ولا يقول كل فتاة من الله في الله لا لا. فلذا بع يترك لو ترك ماله كله وهاجر ما ما ما يبغى يقول إيه الله اللي بيرجعني إيه الله اللي بيرجعني لو ولا لإنهم ما يعتمد على الله، لكن الشخص ذي يقول كيف عب سوي؟ كيف عب عي؟ فيعني في عادي ما يعتمد على حياته وعلى نفسه وعلى الظروفه وعلى رزقته هيأت له من الظروف. ما بي ما بي يعتمد يس يشكل أمره إلى الله. المفروض لا يشكل أمره إلا إلى الله. فقال هذا من ذي على ربهم يثوب كلون. وكأي من دابة الله تحمل رزقها الله يرزقها وياهم كم من دابة؟ كأي يعني كم؟ كم من دابة؟ الدابة يعني اي شيء يمشي على حتى الانسان بيدخل في لفظ الدابة كم من دابة الله ايه لا تحمله رزقها ما تستطيع انها تشير رزقها تشير حيوانات ما تستطيع تحمل رزقها هذا الانسان بيستر لانهم حتى يعني من في الهجرة فانهم حين هاجروا بيتركوا اموالهم بيتركوا اموالهم ما جاءتهم مشلوا اموالهم ومتلكاتهم وعقاراتهم فكيف يعني حتى ربما انهم يتركوا كثير من الاشياء في يعني وبايخلوا أرذاقهم يسيروا ما ما حملوا أرذاقهم قالها كم من ذاب ما بيصير تحمير الذقى بشروا الخنم والبقر والدوار ما بيسيروا يحملوا أرذاقهم ما بيصير شيل شيء ما بلا تأكل ولا أكسر. بس ما جهات شيل شيء فوكة كم من ذاب لا يستطيع أن تحمل رزقها ومع ذلك إتهار الذقى واضح كثير من الدوار لا يستطيع أن تحمل رزقها ومع ذلك الله يرزدها فأنت إذا استطاع ان تأكل تيمكن الذقى كل أموالك فلا تقول خلاص إذن وكان من دابة ما من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها واياكم إذن الله هو المتكفل بالرزق هذا يا يعني في الدابه لا لا عندي يعني اسمهم بكم ثلاثه يعني بيقولوا عافا الخاص العام زادة ثلاثة ماما يرزقها ويرزقهم أنتم وهو السميع العليم قال هو سميع عليم وش يعني سميع يعني بيسمع أي واحد يطلبه في أي مكان ما هو بلا إذن في مكة بيسمعات بيذا خرج المعد السامع لك عليم بأحوالكم داري بكل واحد وشو بي حاجته وشو ذي بينفعله إذن المفروض لا تيش تطمئنه إليه، إذا قد أمرك الله بأمر فخلاص لا أتروح تعارض وتقول كذا وكذا صدق ذا الحين أن الإنسان ما بي، يعني الآن الإنسان يخاف يعني ما هو رايح في منطقة هذا الحين لو راح واحد في كفره ما بلا وحده بايك وغير شيء لأن ما أمر الله بهذا الأمر إذا قد احنا بننفذ أو أمر الله فخلاص نعتمد عليه لكن إما نحن ن... يعني قال قل لي واحد وش ذا راح واحد يقلق على نفسه في غرفة ويقول إن الله راضي ويرزق كل واحد لا ما هو توكل على الله؟ توكل على الله أنك تفق أمره يعني تكل أمرك إله وتفعل الأسباب هذه هذه إيش؟ هذه المطلوبة. إذا هنا عندما ما أمرهم إذا قد أمرهم الله بالهجرة شيء لا يقول لي واحد كذا. بالفرض بين الذي بيتوكل والله مثلاً قد يروح بالوحي ما هو سافر وخرج بنفسي في الصحراء وقولها الله بيرزقني وبيزق كل من يعني كل واحد الله يرزقك ويجعلك سبب للرزق طريقة تحصل تصل بها على الرزق. هذا قاعدة القاعدة فإذا إذا إذا جد أمرك الله لكي تنتقل الى مكان إذا كذا هنا ودشيم من من ربي فانتقل الى لا تقول ما هو سافر بس ما أقول لا أبي يتخرب عليه يا رجل إذا جدوا مطلب شرعا إذا موافقة امر الشارع هذا لكن يتركها واحد بأي الأرزة هذا هذا مهمة جدا حس أهل إننا في كثير من الأمور اللي يجيلن بيقول ما إذا كذا ما إذا الرزق بيجترب عليه ولا بقعدنا حق لا إيش نفهم إذا جدها هذا الأمر فيه طاعه لله وعدم فعله فيه مخالفة فلا لا تخاف على رزقك ادري إن الله هذي بيرزقك وهذا بيرزقك هو صح إن يجي على لكن إذا الله هذي قد أمرك فهذي بهي لك السبب افعله ديتستطيع وبس انتظار ماذا؟ انتزيل وروح ذهب وحسرك عن سبب عند والله بيسهل لك هذا الرزق هذا معنى إذا ثق بالله بأنه بيحصل لك النتيجة ولا تترك الطاعة الله الأجل محافظة على رزق ولا مال ولا مادة هذا اللي هو المطلوب. يعني يقول <تصفيق> كل الناس يسمعون شغلات عامة. نعم هو يسمع يعني ايه لكم بس باتح... هو اللي بي بيدسمعكم ويدري لحقته شيء ولا. هو ما عنده جعله يقول لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله قال هل سألهم؟ ذو الذين المشركين من هذي خلق السماوات والأرض ومن هذي بحرق الشمس؟ يحرك هذه مصلحة يعني يحركها بحيث تكون حركة تناسب حياة الإنسان حتى يتكون شتاء وتكون صيف وتكون ربيع وخريف ومن هذه بيحرك الأرض حتى ينشأ الليل والنهار ويستفيد الناس من الليل للهدوء والنهار للعمل من هذه بيصخرهم صخرهم مش يعني يسخرهم يعني يجعلهم في منفعتكم شمس يعني اليرم كبير هائل والأرض وسخرهم كلهم ليله لي لكم ليس أهل من هذه سخر الشمس والقمر لا شخ سخر الشمس والقمر air والارض أيضا ومن هذه خلق السماوات والارض ما يقول الله قال بأن يصرفون لا يقولون الله بأن يوفقون كان عبد يصرفوا يصرف بعد هذا الأمر حين يدرون أن الله هذه خلقهم وخلق السماوات كلها وخلق الأرض وخلق الشمس وخلق القمر وخلق كل شيء وكل عي عن عبادته ويروحوا يعبدونهم حجاب هذا أمر عجيب فأنا يصرفون كيف كيف أنه يصرف عن هذا الأمر؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الله هو المتحكم في الأرض وذي وهذا لكم أيضاً السياط في الهجرة. الله هو ذي بي يبسط الرزق ذي إذا أراد أن ينعم على إنسان أنعم عليه. وهو إذا بده يقدر عليه قد يقلل حتى يعني قد في شيء عنيرتب فيه رادة الله. ما هو حتى ربما الذكاء ما هو ذي يعني قد يكون من ذكي. من توف ملاي يوم أشي وكم من أبلع واحد يوم أتوهم يمتلك مئة يعني ملايين هي أرزاد من عند الله الله يتحكم فيها نحن نعرف الحياة فيه ناس استغرب الإنسان ويمتلكهم يعني أموال طائلة وناس فيهم ذكاء حاد وغريب وجاهوا ما ماشي إذن ما هي يسأل على فكرات ولا على ذكاءك ولا شيء هو الآية الرزقه لله الله, الله يبسط الرزق لمن يشاء هو دي بيزيد يبسط يعني زيد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ويقدر له أيضا حتى هذا ولاهي ولا أيضا مثلا السدف الإنسان جاء له حظه جاء له كذا ومسأله جاء له حظه جاء وهذا حظ وفقير كل واحد من حظ حظ ما يغنى ولا يفكر لا الله هو دي بيبسط في فالأبزاق وهو الله دي بينقص فالأبزاق وهو الله دي بيتحكم في هذا الأمر حتى بالنسبة للشخص الواحد لو لاحظنا يبسط الرزق لمن يشاء وقدروا له لمن له ليه ليه ليه. هذا ذي قال يبصر رزق له ما هو قال يبصر رزق لي ما يشاء وقدروا له ذلك الذي قال أبصر رزق له يعني حتى في الشخص الواحد بينوع الله حال أحيانا ينعم على نعم كبيرة وأحيانا ليش يتلحقه اللي نفهم معي مثلا إذا أن الله هو يعني بيد يعرف الله الأنسب للإنسان والأحوال وش والأنسب وعالم بأحواله وكل شيء وش والأنسب لك قد يجي في هذا درس لكنك ترجع إلى الله إذا جاءه مثلاً قد يجي في الغناء شيء ما يخرب عليك قد يجي في الفقر شيء يعني الله ما بيختار إلا الأنسب لك إذا افهموا أن الله هذي بيتحكم في الأمور وفي الأرض الله يبصور إذا لم يشاء أو من عباده يقدر له يعني هذا شيء يعني إذا ينوع محياناً يغنيه محياناً محيان يكتبه يقدر له يعني يقدر له المحسد معي يكون إلا شيء قليل جدا بايسب لا فإن الله بيزيد يعني بي كف الإنسان برز وافر إذا خل خصوصا إذا الإنسان يعتمد عليه ويفعل الأسباب فالله بيضمن له الرزق قال الله أصدر رزق لمن يشاء من عباده وأقدر له لا إذا ينجح في يبدل إن الله بكل شيء عليم الله بكل شيء يعني هل أنت الآن أن لك إنك تغنى أو لا أن سبلك إنك تفقر حتى هذه إذا الإنسان يرك الأمر إلهه ويعتمد عليه فيدري في كل ما هو فيه إنه يعني وهو ممتثل الأوامر الله كل ما هو فيه هو في مسرحته الله عالم بكل شيء داري من يحتاج من ما يحتاج عالم وين ينتبه لك يزيد لك كل اللي نقص عليك ولا إن سألتهم ما نزل من السماء ما أنفأ حجابه الأرض من بعد موته لا يقولون الله هذا قال من الذي يقول لهم من الذي بينزل ينعم عليهم هذا النعم ذحينه لا يقولوا بغير ما لا ينتهم لو سألناهم من الذي بينزل من السماء ما. ويحيي الأرض يقمن ماتت السيارة وجاء قليل من المطر ولا جالها مطر وحية الأرض وقالت فقعت الأرض ما ما أحياء النبات ولا قال ولا من نزل من السماء ما أنفأ حجابه الأرض من بعد موتها لا يقول إن الله فاء بالله ما من قال إن هذه الحجارة ولا حد يقدر ولا قال إن هذه الحجارة دي بسبر نعم قال إذا قول ال الحمد لله الحمد لله يعني كأن الأرض ظهر واضح ما بالله أنتم لا يعجلون. أنتم بت أنتم بتقلبوا عقوله، أنتم بتلقوا عقولهم، بل أكثرهم لا يعجلون. أكثرهم ما عاد يستعملوا عقولهم. يقدمو مثل مجانين ويجاد بعد هذا. يخل الله هذي خلقه ورده وخلق السماوات والارض ويسر فيهم ويسبر كل شيء راعي مسرحة الناس ويرح يبدي حاجة ما شيء هذا إذا ما يعجل. بل أكثرهم لا يعجلون. طبعا ما يعجل ما هو ضد فروره يعني إنه مجنون لا. لا ما بيستعمل عقلة ما بيستعمل عقلة ربما ان معها اهواء وكذا اغراض اتبعها ولا اتبع عقلة يقول لهم نعم يقول النبي يقول لهم وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب حتى فرضنا لو قلنا هذه ان الانسان بيضحي بيضحي في الدنيا الدنيا هو ما يلعب في اللعبة يجيب جهال يتلعه ويلعبه ونيجاد بسرعة وما عاد بشي ما هي جي. قال وما هذه الحادثة إلا له ولعب وإن الدار الأخرى هي حيوان الدار الأخرى هي لي حياة صدق هي دي حياة دائمها وباقيها هي دي حياة صدق لأنها بتسمر وتبقى ولا يخر شيء ولا يغرق قصاهي حتى قال عاد في الحيوان فيها الحيوان الحياة الرغدة الحياة دي فيها حياة كل شيء حياة الروح حياة يعني كل شيء يحيا فيك يعني كل كل خساره خير خير كل الاشياء اسباب السعادة تحيا حيوان له جادوس لها في لا ينهى ظهرنا اشتي طيب تحي... وان الدار الاخرته له هي الحيوان ما قال لها يا خالد له هي الحياه الباقيه ولو كانوا استمرت تمام وان الدار الاخره لا لا لا لهي الحيوان هي الحيوان هذه حياه صدق وباقيه حتى قالوا يفهموا منها ان معناها الحياه فيها خير ثم يقول فتحيه السعاده احيى الراحه احيى قلوب احيى نفوس احيى بتحي... يعني <تصفيق> ها حاجة... قال هي ودال والدن الدار الاخره الحيوان ولو كانوا يعلمون لهم حقوني يعرفون لا لكن قال لا ما حقوني فهموا ولا ي... لا هم حقوني فهموا ولا يقول ولا المفروض ان الدار الاخره هي يعني ما به مقارنه بين الدار الاخره والدنيا من كي يذهب له ربي وشي ما بده لكن تشكر ان يذهب له مدان لا <تصفيق> أذيب الجنة يذهب له الله ما بده لكن ما بجو بده بشيء يتعرض مع الحزنة يعني ما بجو بده أن حي دين ربي يخرجه حي من النار ولا يجو بده ربي يخرجه حي دين جنة ما بجو بده أصلا ما عاد ما عاد جاء في طلب إلا الأشياء ذي على ما أراد الله يعني حتى يبي يفرح بالأشياء ويتلذذ بالأشياء ذي ترضي له قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يركون هنا بي يستعرض لهم عدة أشياء تبي لهم قال لو سألهم من هذه خالق السماء ترضي يقول الله لو سألهم من هذه بنزل المطر فيقول الله, الله. قال وإذا ركبوا أيضا إذا ركبوا في الفلك يعني السفينة الفلك السفينة ولا سفن يستعملها الجمعر مثلا إذا ركيبوا في السفينة ولا السفن دعوا الله مخلسينا لهدين ما هنا قال بيدامحين يركب في السفينة لأن السفينة يعني بيذكروا حين جبنا البحر وخطر وما عبلا إذا كان ذاك على الرياح وما بلاك الرياح والله إن إن باتوا الرياح على ما قد يعني ما قد عهدها أو لا من حين يركبوا في البحر في السفينة بيدعوا ربي أو ربي وخصوص الدعاء وما بلا ربي ما عبي يذكروه ما عبي يذكروه ذي الحجارة ولا فنام مخلصين له الدين يعني يخصولها العبادة والدعاء ما بلا فلا ربي ما أبي يذكر الحجارة قال دعاه الله مخلصين له الدين وربي بيستجيب فلما نجاهم وربي حني لكن بمجرد ما ينجيهم ربي إلى البر ويسلاموا ويصلوا البر إذا هم شركون الله نرجع في الشرك وراح يعبد لها أصلاً هذا يعني غريب إن إحنا الحين يدخل البحر بيدي ربى يا الله حفظنا يا الله نجينا يا الله سلمنا يا الله كذا يا الله هذه خلاص هم هم بيعرفوا قلنا لهم هذه عباد الأصنام هم بيديرو ان الله خالق كل شيء ما بلا بيقولون الأصنام عليها مع الله ونبتكر بله ماشتين ما بي ما بيقولون هذه بتخلق لك الأشياء هذا واضح ما بلا لي بيروحوا يعبدوها ويس يشجدوها ويسبروها عند من هذه بتسوي لم شيء ه قال حين ركبوا فاستفينا بين صدر ثلاث سنام كلها ويدعوا ربي مخلصين له الدين يعني ما عبدوا دعاء خالص لله ما عبد دعاء أي سنام وكمان اجأهم إذاعهم قالوا إذاع في العربي تدل على المفاجأة يعني إن المفاجأة من عاجبة مجرد ما يصل البر يروح يبدأ وين وينزع ربي وينزع من ما عزى نجاه وما عبدوه خالص ما عبد راء ثلاث سنام إذاهم قلنا لهم إذا تستعمل للمفاجأة يعني أمر غريب ومفاجئ لأي مستمع فلما نجهم إلى البر إذا هم لكون ليكفروا بما أتيناهم كانوا يشركون قال لي يكفروا النعم اللي بنعطيهم جاب لهاب الأش الشرك بما أتيناهم وليتمتعوا وربما عاد بيفعلوا هذا الكفر والشرك ليني يتمتعوا يعني حين يروحوا يعبدوا الأصنام لأن في عبادة الأصنام بيسووا جمادل ما بدهم ويلعبوا نساء يعني يتخلدوا رجال ونساء ويشرب ما أراد ويفعل ما أراد ويفعل المنكرات وسهلة ما لا ما هو سابر يتمتع يعني المنكرات يعني ما بتحرم عليهم أشياء إذا آمنوا بمحمد وأمنوا بالله وحده فايش قال فيتركوا في هذا ويرجعوا لجهم يكفرون بأنعم هذا هو إيش يتمتعوا ويستمروا في حياة في متعتهم هذا، في يعني ذي يمنع منها الدين، مع أنها يعني متاع ربما أنها بعضها ايش يعني في الواقع ما هم, ما هم يعني مثل, يعني مثل ما هي نافعة في الواقع؟ مثل, مثل ايه؟ ما هي في الواقع متع؟ يعني ما هي في مصلحتهم؟ مثل الأخلاق الرجال والنساء ومثل الزنا، في الواقع بتعود عليهم بالضر. هنا بيسبر للتعليل، بالتعليل يعني بيشركوا يليق يكفروا ويتمتعوا وبا يتبر أيضا قالوا انه اللام هناك كل العمر ليكفروا يعني إذا يكون معناها التهديد من الله قالها اكفروا بما وتمتعوا بتمتعوا وانتوا برجعت اللام قالوا تحتمل معناين إما أن تكون للتعلن يعني بيفعلوا هذا ليكفروا وليتمتعوا ويحتمل أنت كل العمر يعني ليكفروا وليتمتعوا وهم برجع يروا وش باقي انت اي عاسبة هاي شو هاي ثاني هذا <حلوق. تصفيق> قال أولم يروا أنه جعلنا حرما قد <متحدث> بهنا ذي الحين آية هنا اخرى, أخرى آية أخرى قال الحين بيخافوا اللي ما إذي تركوا الهجرة قالوا بلوش كيف نعيش وكيف نزويه وكيف نأمل بيقتلونا لأن في الواقع كان مكة لها قداسة خاصة لها قداسة عند العرب يعني أمن هذه دخول مكة ما أبي يقربوا حتى لو بينهم وبينهم مشاتل وبينهم مشاتل في مكة بيأمن يعني القرى المجاورة بيتعرضوا للنهب والسرب وللغزوات وللغارات ويعيروا عليهم هم وينهبوا كل ال يعني واصلوا أما مكة عجيب شيء من الله شيء من الله مكان آمن ويروه كل حرمه هذا المكان لا يقربوا فيه تخلاب المكان فالله جعل هذا البلد حرمه وأمن جعل هذا البلد أمن حتى يأمن من كان فيه فرجع ذولة قالوا هل نخرج من مكة باجي قتلونا وبايجي لنا وبايجي ما خرنا قال الله أنتوا من تدارين من من هذه أم في الحرم من هذه جعل هذا المكان الحرم وجعل فيها الأم الله إذا ما هم حين أمركم توجهوا إليه ما هو بيسر يحميكم ما هو بيسر يوفر لكم الأم حين تتم تتمتثل الأوامر أولم يروا أن جعلنا حرمًا آمنًا ويتخافه الناس من حولهم وذي حول مكة كيف الناس يتخطفهم؟ يعني بيجوا يهجموا على هجمات باقتها ويخطفوه مثلا ما يبتلوه ولا شلوه يتخطف يعني الغارات السريعة ولا ايش هذه بيخاف منها الانسان هجمات سريعة وغارات سريعة ويشلوه من بيته ولا مكانه ما بيروه كيف الناس حول مكة حول مكة بجيهم في خوف والمكة في امن ما ما عرفوا ان هذا الامر من الله حتى انهم يتمأنه انه لذا قال ليمشي انه بيستطيع وفن لما الامر أليه وفر لهم الأمن مكة، أيه لهم بغير مكة. أو يروا أن جعلنا حرما آمنًا ويتخطف الناس من حولهم أثى الباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون. خلاص ما بالله بيعمنوا بالأشياء العرضة، الجلب، بالأسنام، وبالأشياء والاشتراكات والكذب ما يبايع منو يسارعوا إليها. ولما شيء ذي ولما بنعمة الله ما يرضون بها ولا يرضون يعني ملو على يعني يشكر الله عليها. لأن يعني يكفر النعمه يعني ما يشكر الله عليها ومن أظلوا ممن اشترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه عليهس في جهنم مثلا الكافر قال من عبه أظلم منه خبروا لي من هذه عبه أظلم من هذه يشتري على الله كذب هذا يقول الله أيوه الآن الحرم آمن يعني حتى أدي يقتل إذا دخل الحرم لا يقتله لو قت ما يجد قتله خلاله لما يخرج من الحرم ويقتله لو قت الذي يقتل يقول له يعني الوليات ده من يغسله يعني ذاك لو واحد قريب لي يقول لي من يغسله اذا دا كان داخل لا ولا يجوز المسك يشوفوا فيه مثلا ولا يخرجوا بلا شنو كيف يسوي ولايه الامر يقولها الامام ما بلا يقولوا الباي يقول اذا امكن خساره الله من المال ولا من ما ترى ما يخرج ما لا عظيم هذا حرام هاي هاي ما حرام هاي دخل يعبش ما وياه او كده الله اكبر ده من قبله قال ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا قال كما بواحد قد اجرم ودخل الحرم يحاصره يحاصره لما يخرج من الحرم دي المرجعي يعني دي معاه العقوبه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يقول ربي ما الاستراء على الله كذب يقول ذي آلها مع الله وهذه هذه بتسوي لنا وهذه بتنفعنا وهذه بتضرنا هذا هذا ما اظلم منها يعني هذا كارثة كبيرة هذا بالله ومن أظلم يعني هذا السؤال معناه النفي وأبلع في النفي السؤال المرأذي يقول من هذه عب أظلم من الله لا من هذه عب أظلم من من افترع الله كذب يعني ما بحد وده الأسلوب قلنا لكم هو أسلوب بليغ أعظم من يقول ما بحد أعظم من النفي العادي ف... قالوا من أظلم من افترع الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه والله يكذب بالحد يعني بالنبي لما جاء ويرح يعيش يكذب <تصفيق> في وين ترى الله حين يذهب إلى الآله الآلهية ونعيش ركالة هو <تصفيق> حين يجعل الشركاء والله لا يكون له شري كان في عدد الآله ويجعل الله شري فلن الله يشتري على الله يعني ان شرك له يعني ما هو ضروري انه يقول قال الله يعني انه يحكم على شيء ما وصف بيغرز الحين على الحين الظاهر وراه بعيد ان هذه هذه جسم الله ما بيدخل فيها هذه يعتبر ان الله يشتري على الله بيحكم عليه بشيء ما هو وصف هذه بيعتقد ان الله بايسبر يظلم يعني يظلم يجوز الظلم على الله ايضا هذا بيشتري على الله هذه يجوز ان الله بايكذب في قوله لا يخلف الوعد أيضاً هذا بيشتري على الله هذا المسألة ذي بنقول لكم مسألة أصول الدين احنا بنقول ما في مسأله فيها إذا ذي في مسألة أصول الدين فيها افتراء على الله وكذب على الله وما فيها مسأله حتى لو يعني لو نظر وجاد وهذا ما ما بشيعه أما في المسائل الأخرى في ذاك ببحث الإنسان وحاول بالنسبة للأمور الفرعية والإبادات ببحث وقدر قد جاء المرض سهل والله. له غرض تسيخيني الأم لا غير الله ما هو وهي. ما هو الله نعم. نعم. نعم، وما أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء كذب بالنبي والقرآن لما جاء ولاحظوا لما، هالكلمة لما، قال كذب بالحق لما جاء يعني ما بلزمه وقال كذب، وش يعني ذا الكلام؟ يعني ما حاول يتفهم، ما حاول يتفهم الكلام ولا حاول يتفهم الشر، ولا حاول يتفهم كلام النبي، مجرد ما اسمه كلام النبي قال كذب. هذا قال له ما أعظم منه لأنه ما يشتيه يعرف ما هنه مزارة مكسنع لأنه دي يشتيه ديه و بحاولي أعرف لما أنت واحد واستمع إليك ورجع يقولها معه وصب عادت أهول يعني أنه بحاول لكن ماذا ما فلا تبدأ أتكلم قال كذاب يعني إنه مستحيل أن يقبل منك قال ولد أو كذب بالحق لما جاء أشتيه من كلمة لما يعني لما جاء لحد كذبه من ما جاء كذب أليس في جهنم مسوال للمتكئين الكافرين ما في جهنم ما هم دارين فيه مسوال الذي يكفر بالله أليس ما هو في جهنم مساع مسوا مكان إقامة زاع يقيموا فيها للأيش للكافرين ما هم دارين يعني النبي يحصل في هذا ال في هذا الموقف ولا أي كل ده كل ده أنه كافر لا كل الذي يشتري الله كذب يعني كأنه ذي يشريك به ولا يكذب بالحق يعني يكذب النبي ان تعلمون ان لا حول ولا قوه الا بالله عليه الذي في جنوم مسوى للكافرين يعني الذي ما يشكر الله على نعمه ولا يرضى الله يعني بالله حقك زيادة ما بلا عاد زياده زياده يبين لك مدى تماديهم في الفاطر ان أول ما يسمع الكلام ينكر ويكذبه يعني بيدلك ان ما بلا تمادي وعتوا ما هم سالت انه مقتنع والله ما بناه لأنه مجرد ما يسمع ينكر فهذا راي اشي ما بيبي لك ما حاله من مقتنعوا بالدين ما يزك ما بلا مسألة يعني عناد عناد فيهم عناد فيهم وجحود ما يشتوي منو انه بيرو انه با عليهم مصالح مثلا با يمنعهم الناس وقدر الناس اتبعوا النبي محمد وخلوهم هم زعماءهم السادة هم الكبراء وبعدهم ما ساعه ما رضوا يؤمنون نهائيا لو قالوا شي ما قال اي كلام يقول قالوا كذا اول ما لا بيقود في الجبر لما يجي يوم القيامة. والذين جاهدوا فينا لن هدي إنهم سبيلنا وإن الله لم علم قال الذين جاهدوا فينا أذي جاهد فينا هنا قالوا ما معنا جاهدوا فينا يعني في في الله يعني في مرضاة الله. فاما أن يكون معناها إما الجهاد أذيه بالأسف. فه قال أذي جاهد هذا بانهديه سبيل. واللي يكون معناها الجهاد جاهد أذيه عم يعم كل الجهاد لأن الجهاد يكون جهاد بالأسف. ويجهاد النفس جهاد النفس في يمتثل على أمر الله ويترك ما حرم الله هذه يجاهد نفسه ويمنع نفسه لله فالله بيوفقه للطريق هذا يعني إذا جميل هذه يهديه إطاعة ربي وبيحاول أنه يمنع نفسه من معصية الله وبيحاول أنه يمتثل كل ما أمر الله في وفقها الله ويهديه للطريق ويعلمه يجي له تهداية من الله ويعانه له حتى قال لنهدينهم سبلنا بالنهدي إلى طريق الخير حتى نوصله إلى, إيه؟ إلى النجار وإن الله لا مع المحسنين هؤلاء كانوا إن الله لا معهم هؤلاء لأنهم أحسنوا وكل من أحسن فالله معه فليه هو يعني يدري واحد ولو كان الإنسان قد خرب ولا قد عصى أو الله في حاول يبدأ في طريق الخير والله بايعينه كل من جاهد في الله كل من سعى يعني جاهد نفسه في طاعة الله وعجبر نفسه على طاعة الله في يسهل الله الله الطريق الى الجنة ويسهل طريق الخير حتى يصل الى ايه؟ الى النجاة وإن الله على مع المحسنين الى هنا